حدثنا محمد بن عبد الله البرزي و إ ب ر ا ه ي م بن خالد أ ب و ثور الكلبي المعنى ق ا ل حدثنا عبد الوهاب قال عن محمد بن عبد الوهاب بن عطاء أ خ ب ر ن ا سعيد عن ق ت ا د ة عن انس بن مالك أ ن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله صلى الله نبي نبي عليه وسلم فقالوا يا نبي الله وسلم احجر على فلان. إنه يبتاع و فقال ي ع د د ه ضعف ع ف ه ا ن ب يا صلى ل ل عليه وسلم ه ف نبي ه ه ا ا عن ل ع ف ق الله يا نبي ا ل إ ن ي لا أ خ ب ر عن البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن كنت غير تارك من البيع فقل هاء وهاء ولا خلابه ف قال أ و ثور حدثنا عن فعيد حدثنا عبد ا ل ل بن مسلمة. رأت على مالك بن أنه بلغه عن عمر بن شعيب أنس أنه عن مسلمة مالك فقال على رأت عمر عن, عن جده أنه جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نرى والله أ ع ل م أ ن يشتري الرجل العبد أ و ي ت ك ا ر ا ل د ا ب ة ثم يقول أ ع ط ي ك دينارا على أ ن ي ان تركت ا ل س ل ع ة أ و ا ل ق ر ا ء ة فما أ ع ط ي ت ك لك حدثنا مسدد حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن أ ب ي بشر عن يوسف بن م ا ه ك عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله ي أ ت ي ن ي الرجل فيريد مني البيع ليس عندي ا ف أ ب ت ا ع ه له من السوق فقال لا تبع ما ليس ما تبع عندك حدثنا زهير بن حرب حدثنا إ س م ا ع ي ل عن ع ي و ب حدثني عمرو بن شعيب حدثني ابي عن أ ب ي ه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ر د ق ما لم تضمن ولا بيع ما ليس ع ن د ك حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني ا بن سعيد عن, حدثنا عن جابر بن عبد الله قال بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه ا ه ل ي ق ل ف اخره تراني انما ماتتك لاذهب بجمله خذ جملك و ث م ن ف ا ل ك حدثنا م م ب ابراهيم حدثنا ابان عن قتاده عن الحسن ق ب ه بن عامر ان رسول الله الله عليه وسلم قال ع ه د ة الرقيق ث ل ا ث ة أ ي ا م حدثنا هارون بن عبد الله حدثني عبد الصمد حدثنا همام عن ق ت ا د ة ب إ س ن ا د ه ومعناه ذ ا ت إ ن وجد داء في الثلاث ليال ي رد بغير بينه و إ ن وجد داء بعد الثلاث كل فالبين ه أ ن ه اشتراه ب ه هذا الداء قال أ ب و داود هذا التفسير من كلام ق ت ا د ة حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا ابن أ ب ي ذ ئ ب عن م خ ل ابن خفاف عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان حدثنا محمود بن خالد عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف ن الغفاري قال كان بيني وبين أ ن ا س شرك ة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب ف أ غ ل علي غ ل ة فخاصمني في نصيبه الى بعض ا ل ق ض ا ء ف أ م ر ن ي أ ن أ ر د ا ل غ ل ة ف أ ت ي ت عروه بن الزبير فحدثته ف أ ت ا ه عروته فحدثه عن عائشة رضي الله رضي عنها عن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن مروان حدثنا أ ب ي حدثنا مسلم بن خالد الزنجي حدثنا هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن رجلا ابتاع غلاما ف أ ق ا م عنده ما شاء الله أ ن يقيم ثم وجد به عيبا فخاطمه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان قال أ ب و داود هذا إ س ن ا د ليس ب ذ ل ك حدثنا محمد بن يحيى بن ف ا ر س حدثنا عمر بن حفص بن لياس حدثنا أ ب ي عن أ ب ي عميس أ خ ب ر ن ي عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن اشعث ل أ عن أ ب ي ه عن جده ف ا ر س اشترى ا ل أ ش ع ث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين أ ل ف ا ف أ ر س ل عبد الله إ ل ي ه في ثمنهم ا فقال إ ن م ا أ خ ذ ت ه م بعشره الاف فاختر رجلا يكون بيني وبينك قال الأشعة أنت بيني وبين ن فاني س ك ق ل الله عبد إ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا اختلف البيعان وليس بينهما بينه فهو ما يقول رب السلعه او ي ت ت ا ر ك ا ن حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا ابن أ ب ي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه ان ابن مسعود باع من ا ل أ ش ع ه بن قيس ر ق ي ق ة فذكر معناه والكلام يزيد وينقص حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م عن ابن جريج عن أ ب ي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ش ف ع ة في كل ش ر ربعة أو حدثنا ا لا باع ئ ط يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريفه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذن حتى أحق حتى ح أن فإن به فهو أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال إ ن م ا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ش ف ع ة في كل ما لم يقسم ف إ ذ ا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا ش ف ع ة حدثنا محمد بن يحيى بن فاره حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إ د ر ي س عن ابن جعيد عن ابن شهاب الزهري عن أ ب ي س ل م ة أ و عن سعيد بن المسيب أ و عنهما جميعا عن أ جميع ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قسمت ا ل أ ر ض وحدت فلا ش ف ع ة فيها حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا سفيان عن إ ب ر ا ه ي م بن م ي س ر ة سمع عمرو بن الشريد سمع أ ب ا رافع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أ ح ق بثقبه حدثنا أ ب و الوليد الطيالسي حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن الحسن عن ث م ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أ ح ق بدار الجار أ و ا ل أ ر ض حدثنا أحمد ع ب م د بن حنبل حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أ ح ق ب ش ف ع ة جاره ينتظر بها و إ ن كان غائبا إ ذ ا كان طريقهما واحدا عدثنا عبد الله عن عدثنا ذهيع المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز وحدثنا محمد عبد نالك النفيلين بن بن بن بن بن عن بن الرحمن الله بمسلمة أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر أبي رسول الله هريرة حزم وسلم يحيى أن صلى ان ل ل عليه وسلم قال أيما رجل أفلس الرجل ه متاعه ع أيما ي فأدرك ب فهو أحق به أحق من غ ي رسول حدثنا عبد الله بن الله م ل مالك الرحمن الحارف م هشام ة عن عن عن عبد ابن بن بن بن أن شهاد بكر أبي ر س الله صلى الله عليه وسلم قال أ ي م ا رجل باع م ت ا ع ه ف أ خ ل س الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أ ح ق به و إ ن مات المشتري فصاحب المتاع قصوة اسوه ل ر م ا حدثنا ل ي م ا ن بن ج د حدثنا عبد ا ل ل يعني ا ب وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب ن يونس عن ا ق ل أ خ ب ر ن بن ي أبو بكر بن عبد ر ا ل ح م ن بن ا بن ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ح ا هشام ر فذكر س بن أن معنا حقا وعديث مالك زاد و إ ن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أ س و ة الغرماء فيها حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري حدثنا إ س م ا ع ي ل يعني ابن عياش عن ا ل ز ب ي د ي قال أبو د ابو و وهو د محمد ن ا ل ل ي داود أبو ل للخمصي عن الزهري عن الرحمن النبي صلى الله عليه ه هريرة ذ ي أبي أبي عن عن عبد عن عن بن بكر س أسوة ل قال الغرماء م من ثمنها شيئا فما م م نحوه فإن كان فهو أسوة وأي قضاه بقي شيئا هلف وعنده لإنبعين ل متاع لقضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة قال ض منه م غ ر ابو قال أ داود حديث مالك أ ص ح ا حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و داود هو الطيالسي حدثنا ابن أ ب ي ذئب عن أ ب ي المعتمر عن عمر بن خ ل د ة قال أ ت ي ن ا أ ب ا ه ر ي ر ة في صاحب لنا أ ف ل س فقال ل أ ق ض ي ن فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ف ل س أ و مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أ ح ق به حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماه وحدثنا موسى حدثنا أ ب ا ن عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي وقال عن أ ب ا ن أ ن عامر الشعبي ا حدث أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد ذ ا ب ه قد عجز عنها أ ه ل ه ا أ ن يعرفوها فتيبوها فأخذها فأحياها فهي له قال في حديث أ ب ا ن قال عبود الله فقلت عمن قال عن غير واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و داود وهذا حديث حماد وهو أ ب ي واتم حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني ا بن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من ترك د ا ب ة بمهلك ف أ ح ي ا ه ا رجل فهي لمن احياها حدثنا هنال عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبن الذر يحلب بنفقته إ ذ ا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إ ذ ا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقه قال أبو داود أبو و و وعثمان عندنا عن عمارة بن القعقاع عن حدثنا بن بن حدثنا بن قال صحيح حرب زهير أبي شيبة جرير أبي زرعة بن عمر بن جرير أن عمر جرير بن بن الخرطاب أن قال ق النبي ا ل صلى الله عليه وسلم إ ن من عباد الله لاناسا ما هم ب أ ن ب ي ا ء ولا شهداء يغبطهم ا ل أ ن ب ي ا ء والشهداء يوم ا ل ق ي ا م ة بمكانهم من الله تعالى قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أ ر ح ا م بينهم و ل ا أ م و ا ل ي ت ع ا ط و ن ه ا ا ف و ل ل ه إن وجوههم لنور وإنهم لنور نور وجوههم على ل الايه يخافون خاف إذا ا ن س ولا ح حزن ز ن ن الناس و وقرأ إذا ذ ه الا آ ي ة أ ل إ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن منصور عن إ ب ر ا ه ي م عن ع م ا ر ة بن عمير عن ع م د أ ن ه ا س أ ل ت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها في حجر ي ث ي م أ ف ا ك ل من ماله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن من أ ط ي ب ما أ ك ل الرجل من ك س ب ه وولده من ك س ب ه حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره وعثمان بن أ ب ي ش ي ب ة المعنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن ش ع ب ة عن الحكم عن ع م ا ر ة بن عمير عن أ م ه عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ولد الرجل من كسبه من أ ط ي ب كسبه فكلوا من أ م و ا ل ه م قال أ ب و داود حماد بن ابي سليمان زاد فيه إ ذ ا احتجتم وهو منكر حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن رجلا أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن لي مالا وولدا وان والدي يحتاج مالي قال أنت أولادكم أطيب أولادكم إن من من ومالك لوالدك إن من أطيب كسبكم فكلوا كسبكم كسب、أولادكم. حدثنا عمرو بن عون حدثنا ه ش ي م عن موسى بن السائب عن ق ت ا د ة عن الحسن عن س م ر ة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أ ح ق به ويتبع يبيع من باعه حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن ع ر و ة عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة أ ن هندا أ م م ع ا و ي ة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إ ن أ ب ا سفيان رجل شحيح و إ ن ه لا يعطيني ما يكفيني وبنيه فهل علي جناح أ ن آ خ ذ من ماله شيئا قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف حدثنا خشيش بن أ س ر م حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ع ر و ة عن عائشه ة قال جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله رسول إ ن أ ب ا سفيان رجل ممسك فهل علي من حرج أ ن أ ن ف ق على عيانه من ماله بغير إ ذ ن ه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أ ن تنفقي بالمعروف حدثنا أ ب و كامل أ ن يزيد بن زريع حدثهم حدثنا حميد يعني الطويل عن يوسف بن م ا ه ك المكي قال كنت أ ك ت ب لفلان نفقه أ ي ت ا م كان وليهم فغالطوه ب أ ل ف درهم ف أ د ا ه ا إ ل ي ه م ف أ د ر ك ت لهم من مالهم مثليها قال قل تقبض ا ل أ ل ف الذي ذهبوا به منك قال لا حدثني أ ب ي أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ د ا ل أ م ا ن ة إ ل ى من ا ك ت م ن ك ولا تخن من خانك حدثنا محمد بن العلاء و أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م قالا حدثنا خلق بن غنان عن شريف قال ابن العلاء وقيس عن أ ب ي حسين عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ د ا ل أ م ا ن ة إ ل ى من ائتمنك ولا تخن من خانك حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس بن أ ب ي إ س ح ا ق السبيعي عن هشام بن ع ر و ة عن ابي عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ا ل ه د ي ة ويثيب عليها حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا س ل م ة يعني ابن الفضل حدثني محمد بن إ س ح ا ق عن سعيد بن أ ب ي سعيد المقبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ي م الله لا أ ق ب ل بعد يومي هذا من أ ح د ه د ي ة إ ل ا أ ن يكون مهاجرا ق ر ش ي ا أ و أ ن ص ا ر ي ة أ و دوسيا أ و ث ق ا ف ي ة حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا أ ب ا ن وهمام وشعبه قالوا حدثنا قسادة حدثنا سعيد عن بن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا لا ع ئ د ف يحل هبته كالعائد في قال أمام وقال قسادة ولا نعلم القيء إلا نعلم في خيه ر ر ا حدثنا مسدد حدثنا ابن حدثنا ا حسين مسدد يزيد يعني ابن زريع م ع لرجل م م عن ع بن شعيب ابن عمر وابن عباس عن النبي عن عن عن عمر عليه يحل طاووس الله قال لا وسلم ر صلى ل أ ن يعطي ع ط ي ة او يهب ه ب ه فيرجع فيها إ ل ا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي ا ل ع ط ي ة ثم يرجع فيها كمثل الكلب ي أ ك ل ف إ ذ ا شجع خ ا ثم عاد في قيه حدثنا سليمان بن داود المهري أ خ ب ر ن ا ابن وهو اخبرني أ س ا م ة بن زيد أ ن عمرو بن شعيب حدثه عن أ ب ي ه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء ف ي أ ك ل قيئه ف إ ذ ا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إ ل ي ه ما وهب حدثنا أ ح م د بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أ ب ي جعفر عن خالد بن أ ب ي عمران عن القاسم وعن أ ب ي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم ق ا ل من شفع ل أ خ ي ه ب ش ف ا ع ة ف أ ه د ى له ه د ي ة عليها فقبلها فقد أ ت ى بابا عظيما من أ ب و ا ب الربا حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا س ي ا ر و أ خ ب ر ن ا م غ ي ر ة و أ خ ب ر ن ا داود عن الشعبي و أ خ ب ر ن ا مجالد واسماعيل إ س م ع ي ل بن ا ل عن ل ش ب عن ع م م ا بن بشير قال أنحلني إ سالم م ع ي بن س ا ل من بين القوم نحلة غلامة له له أمي بين نحلة قال وقالت له عن م ر ب ت ر و ا ح ة ائتي ر س و ل الله الله صلى الله عليه وسلم ف أ ش ه د فأتى ا ل ن ب ي ص ل قال ل عليه وسلم ه له فقال لك ولد سواه قال قلت نعم قال فكلهم أ ع ط ي ت مثلما أ ع ط ي ت النعمان قال لا قال فقال بعض هؤلاء ا ل م ح د د ي ن هذا جوع وقال بعضهم هذا تلجئ ف أ ش ه د على هذا غيري قال مغيره ة في ي ح د أ ل ي س يسرك أ ن يكونوا لك في البر واللطف سواء قال نعم قال ف أ ش ه د على هذا غيري وذكر مجاهد في حديث إ ن لهم عليك من الحق أ ن تعدل بينهم ه عليهم الزهري م كما من لك الحق أن يبروا قال أبو داود أن أن أبو قال ع في حديث ب ض أ ك ل بنيه وقال بعضهم ولدك وقال ابن أ ب ي خالد عن الشعبي فيه أ ل ك بنون سواه وقال أ ب و الضحى عن النعمان بن بشير أ ل ك ولد غيره حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه حدثني النعمان بن بشير قال أ ع ط ا ه أ ب و ه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال غلالي أعطانيه أبي قال فارددت ك ل أسوةك أعطاك قال لا قال ا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ح ا ج ر بن المفضل بن المهلب عن ابيه قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أ و ل ا د ك م اعدلوا بين أ ب ن ا ئ ك م حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آ د م حدثنا زهير عن أ ب ي الزبير عن جابر قال قالت امراه بشير انحلبني غ ل ا م ة و أ ش ه د لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ت ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ق ا ل إ ن ا ب ن ة فلان س أ ل ت ن ي أ ن أ ن ح ل ابنها غلاما ة و ق ل لي أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إخوة فقال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت قال لا قال ت أعطيت أعطيت فليس يصلح هذا وإني أشهد هذا إخوة ما نعم لا أشهد إلا على أشهد حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن داود بن أ ب ي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لمرأة أمر في مالها إذا ملك كامل خالد الحارف إذا دوجها عثمتها حدثنا أبو كامل حدثنا خالد يعني ابن حدثنا يعني عن عمر بن شعيب يجوز في حسين أبو أمر بن ان اباه اخبر عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز ل ا م ر أ ة ع ط ي ة الا باذن زوجها حدثنا أ ب و الوليد الطيالسي حدثنا همام عن ق ت ا د ة عن النضر بن أ ن س عن بشير بن نهي عن ابي هريره عن النبي ا ح ا همام عن عن الحسن قتادة سمرة صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا قال صلى الله عليه وسلم كان يقول العمرى لمن وهبت له حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا محمد بن شعيب أ خ ب ر ن ي ا ل أ و ز ا ع ي عن الزهري عن ع ر و ة عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ع م ر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه حدثنا أ ح م د بن أ ب ي الحواري حدثنا الوليد عن ا ل أ و ز ا ع ي عن الزهري عن أ ب ي س ل م ة و ع ر و ة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أ ب و داود وهكذا رواه ليث بن سعد عن الزهري عن أ ب ي س ل م ة عن جابر حدثنا محمد بن يحيى بن فارث المثنى قالا ومحمد بن حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك يعني ابن أ ن س عن ابن شهاب عن أ ب ي س ل م عن جابر بن عبد الله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ي م ا رجل أ ع م ر عمر له ولعقبه ف إ ن ه ا للذي يعطاها لا ترجع إ ل ى الذي أ ع ط ا ه ا لأنه أعطى عطاء وكذلك ق يعقوب يعقوب قال ع عن عن ومعنى ت فيه أبي أبي شهاب بإسناده الموارد حدثنا حجاج حدثنا حدثنا صالح ابن داود أبو و بن رواه عقيل عن ابن شهاب ويزيد بن أ ب ي حبيب عن ابن شهاب وختلف ا على ا ل أ و ز ا ع ي في لفظه عن ابن شهاب ورواه فليح بن سليمان مثل حديث م ا ل ك حدثنا قال احمد بن م ح م د حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن أ ب ي سلمه عن جابر بن عبد الله قال إ ن م ا ا ل ع م ر التي أ ج ا ز ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يقول هي لك و ل ع ق ب ك ف أ م ا إ ذ ا قالت هي لك ما عشت ف إ ن ه ا ترجع الى صاحبها حدثنا إ س ح ا ق بن إ س م ا ع ي ل حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولا فمن أرقب شيئا أو فهو لورثة ترقبوا تعمروا شيئا أرقب أعمره أو فهو فمن حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا م ع ا و ي ة بن هشام حدثنا سفيان عن حبيب يعني ا بن أ ب ي ثابت عن حميد ا ل أ ع ر ج عن طارق المكي وعن جابر بن عبد الله قال أ ق ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا م ر أ ة من ا ل أ ن ص ا ر أ ع ط ا ه ا ابنها ح د ي ق ة من نخل فماتت فقال ابنها انما ب ه ا إ ن أ ع ط ي ت ه ا حياتها وله إ خ و ة فقال ا رسول ل ل ه صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها هي قال كنت ت ف ض ق ت بها عليها قال ذلك أ ب ع د لك حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا داود عن أ ب ي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ع م ر ج ا ئ ز ة ل أ ه ل ه ا والرقبه ج ا ئ ز ة ل أ ه ل ه ا حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال ر أ ت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ع م ر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ت ر ق ب ه فمن أ ر ق ب شيئا فهو سبيله حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال أن هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك يقول يقول قال والرقبة هو فهو ولورتته هو هو الرجل للرجل لك ذلك له للآخر ما فإذا عشت حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى عن ابن أ ب ي ع ر و ب ة عن ق ت ا د ة عن الحسن عن س م ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أ خ ذ ت حتى تؤدي ثم إ ن الحسن نتي فقال هو عليه وسلمة أمينك لا ضمان محمد شبيل حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن لا قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أ م ي ة بن صفوان بن أ م ي ه عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أ د ر ا ع ا يوم حنين فقال أ غ ص ب يا محمد فقال لا بل عمق مضمونه قال أ ب و داود و ه ذ ه ر و ا ي ة يزيد ببغداد وفي روايته ب و ا ف ق تغير على غير هذا حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أ ن ا س من آ ل عبد الله بن صفوان أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح قال عور أ م غصب قال لا بل عور ف أ ع ا ر ه ما بين الثلاثين إ ل ى ا ل أ ر ب ع ي ن درعا وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا ف ف قال د م ن ه أدراعا ا ف ق رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان إ ن ا قد فقدنا من أ د ر ا ع ك أ د ر ا ع ا فهل ن غ ر م لك قال لا يا رسول الله ل أ ن في ق ل ب اليوم ما لم يكن يومئذ قال أ ب و داود وكان أ ع ا ر ه قبل أ ن يسلم ثم أ س ل م حدثنا مسدد حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آ ل صفوان قال استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه حدثنا عبد الوهاب بن ن ج د س ا ل ح و ف ي حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أ ب ا امامه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله عز وجل قد أ ع ط ى كل ذي حق حقه فلا و ص ي ة ل و ا ر ه ولا تنفق ا ل م ر أ ة شيئا من بيتها إ ل ا ب إ ذ ن زوجها فقيل أفضل قال قال يا العارية رسول الله ولا الطعام أموالنا ذاك أفضل ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين م قال ض ي و ز ع ي إبراهيم م غارم حدثنا ا بن لي م م س ت ر ر ا ل ع ف حدثنا حبان بن هلال حدثنا عن قتادة عن بن هنام عن بن عن ابن هلال عطاء أبي رسول ب ابن أبيه ا طفوان قال قال ح عن يعنى عن لي ر الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ت ت ك رسلي ف أ ع ط ه م ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله ع ا ل ي ة ا ل م ض م و ن ة او ع ا ر ي ة ا ل مؤدى قال بل مؤداه قال ابو داود قال ا ح ب ا ن خال هلال الرائي حدثنا مسدد حدثنا يحيى وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد عن حميد عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه ف أ ر س ل ت إ ح د ى امهات المؤمنين مع ق ا د م ه ا ق ص ع ة فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القصعه ة قال ابن المسنة فأخذ النبي ا صلى ل ل فأخذ عليه وسلم الكسرة فضم إ ح د ا ه م ا إ ل ى ا ل أ خ ر ى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أ م ك م زاد ابن المثنى كلوا ف أ ك ل حتى جاءت قصعتها التي في بيتها ثم رجعنا إ ل ى لفظ حديث مسدد قال و حدثنا ب الرسول والقصعة حتى فرغوا حتى ف ف ع القصعة الصخيحة الرسول إلى ح و ب مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني فليث العامري عن ج س ر ة بنت دجاجه、فالة. قالت ت رأيت صنعت عائشة عنها صانعا طعاما مثل صفية. صنعت الله صلى الله عليه وسلم طعاما ع الله ما الله الله صفية رضي لرسول مثل صلى وسلم ف ب ف أ خ ذ ن ي أ ث ك ا ل فكسرت ا ل إ ن ا ء فقلت يا رسول الله ما كفاره ما صنعت قال إ ن ا ء مثل إ ن ا ء وطعام مثل طعام حدثنا أ ح م د بن محمد بن ثابت المروزي حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصه عن أ ب ي أ ن ن ا ق ة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل ف أ ف س د ت ه عليهم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أ ه ل ا ل أ م و ا ل حفظها بالنهار وعلى أ ه ل المواشي حفظها بالليل حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن عن الأوزاعي عن حرام محيصة عن عن عاذب ابن الأنصاري الزهري حرام البراء محيصة ضارية فقضى ان حفظ الحوائط بالنهار على أ ه ل ه ا و أ ن حفظ ا ل م ا ش ي ة بالليل على أ ه ه ل اهلها وأن أ على أهل الماشية ما أطابت ا م ش ي ت م ب ل ل ل المعلي ي خضير سليمان حدثنا نصر بن أخبرنا بن حدثنا ع م ر بن أ ب ي عمرو عن سعيد المقبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين حدثنا نصر بن علي أخبرنا الله عثمان علي عمر عن, عن الأخمس المقبري والأعرج النبي صلى أبي هريرة الله جعفر قال من جعل ر ا ي ا بين ن ا فقد ذبح بغير س ت ي ن حدثنا محمد بن حسان السمفي حدثنا خلف بن خ ل ي ف ة عن أ ب ي هاشم عن ابن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاه ث ل ا ث ة واحد في ا ل ج ن ة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو الحكم الذي الجنة الحق الحق النار ورجل قضى للناس ورجل ورجل على جكل في قضى به فهو في النار قال أ ب و داود وهذا أ ص ح شيء فيه يعني حديث ابن ب ر ي د ة القضاه ثلاثه ة حدثنا عبيد ا ل ل بن بن عمر بن ميسرة حدثنا عبيد د ا ل ع ز ز يعني ابن م م ح أخبرني يزيد بن عبد يزيد الله بن الهاز عن محمد بن عن بسر بن سعيد عن أبي عمر ن ح م د بن ب إ ا ه ي م عن عمر بن ر ب سعيد ميسره ل م حكم إذا أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر فحدثت ا ج ت ه فله د فأخطأ ف أجر به أ ب ا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أ ب و س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا عباس العنبري حدثنا عمر بن يونس حدثنا ملازم بن عمرو حدثني موسى بن ن ج د ة عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أ ب و كثير قال حدثني أ ب و ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من من طلب قضاء المسلمين حتى ي ن ا ل ثم غلب عدله جوره فله ا ل ج ن ة ومن غلب جوره عدله فله النار حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن حمزه بن أ ب ي يحيى الرمي ل حدثنا زيد بن أ ب ي الزرقاء حدثنا ابن أ ب ي الزناد عن ابيب عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة عن ابن عباس قال ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ئ ك هم الكافرون إ ل ى قوله ا ل ف ا ت ح و ن هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود قال ي اخبرنا محمد بن العلاء المثنى قالا ومحمد ابو م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن رجاء الانصاري عن عبد الرحمن بن بشر الانصاري الازرق قال دخل رجلان من أبواب ل ي في جالس قال رجل من ا ل ح ل ق ة أ ن ا ف أ خ ذ أ ب و مسعود كفا من حصى فرماه به وقال مه انه كان يكره التسرع إ ل ى الحكم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عبد كثير بن أخبرنا عن عن أنث بن إسرائيل الأعلى بلال مالس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه و ق ل إ ل ي ه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أ ن ز ل الله ملكا يسدده وقال وكيع موسى وسلم إسرائيل الأعلى بلال النبي الله وقال عوانث صلى أبي عن عن عبد عن عن عن بن أنث مرداس الفزاري عبد خيثمة البصرية عن حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ق ر ة بن خالد حدثنا حميد بن هلال حدثني أ ب و ب ر د ة قال قال أ ب و موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نستعمل أ و لا نستعمل على عملنا من أ ر ا د ه حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا ابن أ ب ي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أ ب ي سلمى عن عبد الله بن ع م ر قال ل لعن ر س و الله الله حدثنا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشف حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد حدثني قيس قال حدثني عادي بن من عميره ا ل م ن ك م ل ن ا فكتمنا على عمل فكتمنا منه م خ ي ط ا فما فوقه وهو يأتي به يوم القيامة فخام فوقه يوم وهو به ظل رجل يأتي من ا ل أ ن ص ا ر أ س و د ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ي ه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وماذا قال سمعتك تقول كذا وكذا قال و أ ن ا أ ق و ل ذلك من استعملناه على عمل ف ل ي أ ت ي بقليله وكثيره فما اوتي منه أ خ ذ ه وما ن ب ي عن عنته حدثنا عمرو بن عون قال أ خ ب ر ن ا شريك عن ث م ا ك عن حنس عن علي عليه السلام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني و أ ن ا حديث السن ولا علم لي بالقضاء فقال إ ن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا فلا الخصمان جلس تسمع بين يديك فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن الآخر الأول ا لك ل أحرى يتبين قال فما د ل ت ق ا ض ي ة أ و ما شككت في قضاء بعد حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن هشام بن ع ر و ة عن ع ر و ة عن زينب بنت أ م سلمه عن ام سلمه قال لعل بعضكم أ ن يكون أ ل ح ن ب ح ج د ه من بعض ف أ ق ض ي له على نحو ما أ س م ع منه فمن قضيت له من حق أ خ ي ه بشيء فلا ي أ خ ذ منه شيئا ف إ ن م ا أ ق ط ع له ق ط ع ة من النار حدثنا الربيع بن نافع أ ب و ت و ب ة حدثنا ابن المبارك عن أ س ا م ة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أ م س ل م ة عن أ م س ل م ة قال أ ت ى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم ل تكن ه م ا بين إ ل ا ع لهما ف ق النبي ا ل صلى الله عليه وسلم فذكر مثله فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما ح ق ي ل فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا إ ذ ا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا إبراهيم الرازي موسى عيسى أسامة عن عبد الله بن رافع بن الله قال سمعت ام س ل م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال يختصمان في مواريث و أ ش ي ا ء قد درسا فقال إ ن ي إ ن م ا أ ق ض ي بينكم ب ر أ ي ي فيما لم ينزل علي ف ه حدثنا سليمان بن داود المهري أ خ ب ر ن ا ابن وهر عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا ايها الناس ان الراي انما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لان الله كان ل ر ي د وانما هو منا الظن والتكلف حدثنا أ ح م د بن عبده ا ل ض ب ي أ خ ب ر ن ا معاذ بن معاذ قال أ خ ب ر ن ي أ ب و عثمان الشامي ولا إ خ ا ل ن ي ر أ ي ت شاميا أ ف ض ل منه يعني حريز بن عثمان حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا ص ف ي ا ن عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن أ ب ي بكر عن أ ب ي ه أ ن ه كتب إ ل ى ابنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ل ا يقضي حدثنا ك م بين غضبان اثنين وهو ح أ ح م د بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين عن أ ب ي ه عن يزيد النحوي عن عكرمه عن ابن عباس قال ف إ ن جاءوك فاحكم بينهم أ و أ ع ر ض عنهم فنسخت قال فاحكم بينهم بما أ ن ز ل الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن س ل م ة عن محمد بن إ س ح ا ق عن داوود بن ا ل ح س ي ن عن أ ك ر م ه عن ابن عباس قال لما نزلت هذه ا ل آ ي ة ف إ ن جاءوك فاحكم بينهم أ و أ ع ر ض عنهم و َ إ ِ ن ْ حكمت َََْ ف َ ح ك ُ م ْ بينهم ََُْْ ب ِ ا ل ْ ق ِ ص س ِ الاعقال ْ أ ََ ي َ ك ا ن بنو النظير إذا ل ق ت ا من بني ق ر ي ظ ة أ د و ا نصف الديه م كاملة الدية فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم م عمر عمر حدثنا حفظ بن عمر عن, شعبة عن, أبي عون عن الحارث بن عمر بن أخي المغيرة بن شعبة أبي أخي عون رسول أهل جبل الله صلى الله أناس حمصة أصحاب قال عليه ل ص ل ا ه ا ل س ل ا م ا اراد ان يبعث معاذا إ ل ى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال اقضي بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ف إ ن لم تجد في س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أ ج ت ه د ر أ ي ي ولا آل فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول يرضي الله لما يرضي رسول الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ش ع ب ة حدثني أ ب و عون عن الحارث بن عم عن ناس من أ ص ح ا ب معاه عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن فذكر م ع ن ا حدثنا سليمان بن د ا و د المهري اخبرنا ابن وهو اخبرني سليمان بن بلال وحدثنا احمد بن عبد الواحد الدمشقي حدثنا مروان يعني ابن محمد حدثنا سليمان بن بلال او عبد العزيز بن محمد ش ك الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي ه ر ي ر ة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين زاد أ ح م د إ ل ا صلحا أ ح ل حراما أ و حرم حلالا وزاد سليمان بن ا و داود ل الله صلى الله عليه على وسلم المسلمون على شروقهم ن بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني ا صالح أحمد أخبرني مالك ابن شهاب أخبرني عبد الله وهد عن بن عبد كعب بن مالك أن كعب بن مالك متغاض ا بن أ ب ي حجر ب دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إ ل ي ه م ا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجك حجرته ونادى رسول بن نبيك أنضع من مالك فقال يا كعب فقال نبيك يا رسول الله فأشار له بيده ضع الشطر من دينك قال بيدك دينك كعب كعب كعب له فعلت يا رسول الله يا قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فقده حدثنا أ ح م د بن سعيد الهمداني و أ ح م د بن الشرف قال اخبرنا ابن وهب اخبرني مالك بن أ ن س عن عبد الله بن أ ب ي بكر أ ن أ ب ا ه أ خ ب ر ه أ ن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أ خ ب ر ه أ ن عبد الرحمن بن أ ب ي عمره ا ل أ ن ص ا ر ي أ خ ب ر ه أ ن زيد بن خالد من الجهني أ خ ب ر ه أن رسول ل ل ا ه صلى ا ل ل عليه وسلم ه ق الا أ ل أ خ ب ر ك م بخير الشهداء الذي ي أ ت ي بشهادته أ و يخبر بشهادته قبل أ ن ي س أ ل ه شكا عبد الله بن أ ب ي بكر أيته م ايته قال قال أبو داود قال داود مالك ا ل أبو ذ يخبر ب ش ه ا د ولا ل ي ع ما ب ه الذي لها هي قال الهمداني ويرفعها السلطان إلى قال ابو بها الإمام والإخبار أو سرح حديثه يأتي في حديث قال ابن الشرح ابن ابي ع م ر ة لم يقل عبد الرحمن حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا زهير حدثنا ع م ا ر ة بن غ ز ي ة عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إ ل ي ن ا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد ب الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في س ح ط الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن مما ليس فيه أ س ك ن ه الله ر د غ ة الخبال حتى يخرج مما قال حدثنا علي بن الحسين بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا عمر بن يونس حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري حدثني المثنى بن, بن يزيد عن مطر الوراق عن ن ا ك ا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ب م ع ن ى ق ا ل على خطومة بظلم ومن حكومة أعانى ف قال د ب ء بأضب من ا ل وجل البلخي العسقري ه عز عبي يعني موسى حدثني يحيى بن موسى حدثنا محمد بن عبي حدثني بن بن سفيان يعني عن أ ب ي ه عن حبيب بن النعمان ا ل أ س د ي عن ح ر ي م بن فاتك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت ش ه ا د ة الزور ب ا ل إ ش ر ا ك بالله ثلاث م ر ا ت ثم ق ر أ فاجتنبوا الرجس من ا ل أ و ث ا ن واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غ ي ر على أخيه شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم قال ن وذي ا م أخيه ابو القانع أ ج لغيرهم أبو داود الغمر الخنة والشحناء والقانع الأجير التابع مثل محمد حدثنا الأجير الخاص حدثنا محمد بن خلف ا ر بن طارق الغازي. حدثنا زيد بن ط قال غ ا حدثنا الخزاعي حدثنا سعيد بن عبد العزيز حليمان بإسنانه ز زيد ي يحيى عبيد سعيد عبد بن بن بن عن سليمان بن موسى بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز ش ه ا د ة خائن ولا خائنه ولا زان ولا زانيه ولا ذي غمر على اخيه ي ح عن يزيد عن ابي ن ا ابي عن هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز ش ه ا د ة بدوي على صاحب ق ر ي ة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي م ل ي ك ه حدثني عقبه بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي قال, قال تزوجت أ م يحيى بنت أ ب ي إ ه ا ب فدخلت علينا ا م ر أ ة سوداء فزعمت أ ن ه ا أ ر ض ع ت ن ا جميعا ف أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ف أ ع ر ض عنه فقلت يا رسول الله إنها عنك حدثنا أحمد بن أبي شعي بن الحراني حدثنا دعها لكاذبة قال وما قالت ما قالت الحارث المصري أبي بن بن وقد وحدثنا أحمد عمير يدريك شعي أحمد حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا إ س م ا ع ي ل بن ع ل ي ة كلاهما عن ع ي و ب عن ابن أ ب ي مليكه عن عبيد بن أ ب ي مريم عن ع ق ب ة بن الحارث وقد سمعته من ع ق ب ة ولكني لحديث عبيد أ ح ف ظ فذكر معناه قال ابو داود نظر حماد بن زيد أخاب ب ح داود ث ن زياد ي بن أ ب حدثنا هشيم أخبرنا كريا رجلا من المسلمين ا عن أن من شعبه ل حضرته و فقال ا ة ب د و ق ء هادة و م يجد د أ ح الاشعري من ا م م من س ل على رجلين أهل ي يشبده وقيته ن فأشهد ل الكوفة ل ك ت فأتياء ا فقدما ب أبا موسى أ ف أ خ ب ر هذا وقدما ووقيته فقال الأشعري بتركته ه أ م ر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ح ل ف ه م ا بعد العصر ما كتما فأمضى شهادتهما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها الرجل لوصية وتركته فأمضى شهادتهما. حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آ د م حدثنا ابن أ ب ي ز ا ئ د ة عن محمد بن أ ب ي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أ ب ي عن ابن عباس قال خ ر ج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي ب أ ر ض ليس بها مسلم ل م ا قدما بشركته ف ق د و جام فضه م خ و ط ا بالذهب ف أ ح ل ف ه م ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام ب م ك ة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أ و ل ي ا ء السهمي ف ح ل ف ا لشهادتنا أ ح ق من شهادتهما و إ ن الجام ل ص ا ح قال فنزلت فيهم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ش ه ا د ة بينكم إ ذ ا حضر أ ح د ه م الموت ا ل آ ي ة حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ث أن الحكم بن نافع الحكم ح د أ خ ب ر ن ا شعيب عن الزهري عن عماره بن خزيمه ان عمه حدث وهو من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أ ع ر ا ب ي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه ف أ س ر ع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وابطا أ ط ل أ ع ر ا ل يعفرضون الاعرابي أ ع ر ب بالفرس ه فيساومونه ي ولا ش و ن أن ل ن صلى الله عليه وسلم ابتعه فنادى ا ل أ ع ر ا ب ي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كنت مبتاعا هذا الفرق والا بعتك فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء ا ل أ ع ر ا ب ي فقال أ و ل ي ت قد ابتعته منك فقال ا ل أ ع ر ا ب ي لا والله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فطفق ا ل أ ع ر ا ب ي يقول الم شهيدا ة فقال خزيمة سابت ا حزيمة بن ن ق ا ش ه د انك قد بايعت فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خ ز ي م ة فقال بم ا تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم شهاده خزيمه ب ش ه ا د ة ر ج ل ي ن حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة والحسن بن علي أ ن زيد بن ا ل ق ب ا ب حدثهم حدثنا سيف المكي قال عثمان سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاشه حدثنا محمد بن يحيى و س ل م ة بن شبيب ق ا ل حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار ب إ س ن ا د ه ومعناه قال س ل م ة بن في حديثة قال عمر في ا ل ح حدثنا و أحمد ب ن أبي ب ك ر أبو ن ي ح د ث ن ا ا ل د ر ا و د ي ع ن ر ب ي عن ة ب أبي عبد ا ل ر ح م ن ع ن س ه ي ل بن أبي ص ا ل ح عن أبي ه ر ي ر ة أن ا ل ن ب ي ص لشهيد ى الله باليمين ا عليه وسلم ل مع قضى الربيع بن سليمان ي قال أ خ ب ر ن ي الشافعي عن عبد العزيز قال فذكرت ذلك ل س ه ي ل ف قال اخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثه إياه ولا قال عبد العزيز وقد كان اصابت سهيلا عله اذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعه عنه عن ابيه حدثنا محمد بن داود الاسكندراني حدثنا زياد يعني ابن يونس حدثني سليمان بن بلال عن ربيعه باسناد ابي مصعب ومعناه قال سليمان فلقيت سهيلا فسأل تهيلا ف قال ما اعرفه فقلت له ان ربيعه اخبرني به عنك قال فان كان ربيعه اخبرك عني فحدث بك عن ربيعه عنك حدثنا احمد بن ع ب د ة حدثنا عمار بن شعيب بن عبد الله بن الزبيب العنبري حدثني أبي. قال سمعت جد ابي الزبيب يقول قال سمعت ب ع ث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا الى ب ن العنبر فاخذوهم بركبه من ناحيه طائر س ا ق و ه م الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فركبت فسبغتهم الى ن ب ي صلى الله عليه وسلم فقل السلام عليك يا نبي الله ورحمه الله وبركاته أتانا جندك بينه على أ ن ك م أ س ل م ت م قبل أ ن تؤخذوا في هذه ا ل أ ي ا م قلت نعم قال من بينتك قلت س م ر ة رجل من بني العنبر ورجل آ خ ر سماه له فشهد ر ج ل و أ ب ى س م ر ة أ ن يشهد فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد قلت لقد يشهد شاهدك أبى أن أسلمنا بالله نعم فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا آذانا يوم لك فتحلف الآخر فحلفت كذا وكذا مع معه فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فقاسموهم أ ن ص ا ف ا ل أ م و ا ل ولا تمسوا ذ ل ا ر ي ه م لولا أ ن الله لا يحب ضلاله العمل ما رديناكم عقالا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين فقال ما تريد ب أ س ي ر ك ف أ ر س ل ت ه من يدي فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل رد على هذا ز ر ي ب ة أ م ه التي أ خ ذ ت منها فقال قال يا نبي الله إنها نبي يدي من خرجت فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فاعطانيه وقال للرجل اذهب فزده اطعا من طعام قال فزادني ع اطعا من ر ن من قسابة شعير بن بن أن ن الدعيا بعيرا ذابة ل ي س ت لواحد منهما بين فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن ادم حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد ب إ س ن ا د ه ومعنى حدثنا محمد بن بشار حدثنا حجاج بن منهاب حدثنا همام عن ق ت ا د ة بمعنى إ س ن ا د ه أن رجلين النبي منهما بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعت كل اتعيا واحد عهد فبعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين حدثنا محمد بن المنهار حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أ ب ي ع ر و ب ة عن ق ت ا د ة عن خلاف عن أ ب ي رافع عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رجلين اختصما في متاع الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان على أحبى أو حدثنا أحمد حدثنا حنبل بن بن شبيل ذلك وسلمة كرهى قال حدثنا عبد الرزاق قال أ ح م د قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أ ب ي ه ر ي ر ة ع ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا كره الاثنان اليمين أ و استحبا ف ل ي س ت ه م ا عليها قال سلمه قال أ خ ب ر ن ا معمر وقال إ ذ ا أ ك ر ه الاثنان على اليمين حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة باسناد بن م ن ه ا ن مثل قال في د ا ب ة وليس لهما ب ي ن ف أ م ر ه م ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نستهينا على اليمين حدثنا عبد ب الله بن مسلمة حدثنا نافع مسلمة ل ق ع ن ن حدثنا ي ا بن عمر عن ابن أ ب ي مليكه قال كتب إ ل ي بن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضى باليمين على المزد لا <تصفيق> عليك <تصفيق> <تصفيق> حدثنا مسدد حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ث حدثنا ع ق ا ء بن السائب عن أ ب ي يحيى عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل حلفه احلف الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو ما له عندك شيء يعني للمدعي قال ثقا أبو داود أبو يحيا اسمه زياد كوفي حدثنا حدثنا معاوية الأعمش أبو أبو أبو بن كوفي محمد عيسى حدثنا, أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شخص عن ع ا ل أ ش فقال كان بيني وبين ر ج لي من ا ل ه و د فجحدني أرض النبي صلى الله عليه وسلم ف ق الك لي النبي صلى الله عليه وسلم ل أ بينه قلت لا قال لليهودي احلف قلت يا رسول الله إ ذ ن يحلف ويذهب ب م ا ل ف أ ن ز ل الله إ ن الذين يشترون بعهد الله و أ ي م ا ن ه م ن قليلا إلى وفي خ ر ا ل آ ي ة حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي حدثنا الحارث بن سليمان حدثني ك ر د و س عن ا ل أ ش ع ث بن قيس أ ن رجلا من كنده ورجلا من حضرموت اختصما إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم في أ ر ض من اليمن فقال الحضرمي يا رسول الله إ ن أ ر ض اختصبنيها أ ب و هذا وهي في يده قال هل لك بينه أحلفه والله لك قال لا ولكن أحلفه والله الله ما يعلم أنها أرضي. أبوه فتهيأ يعني اليمين وساق الحديث. حدثنا حناد بن السري حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ث عن سناك عن ع ل ق م ة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أ ب ي ه قال جاء رجل ورجل الله الله فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا كانت حضر رسول رسول أرض إلى صلى عليه وسلم غلبني على لأبيه من موت من كندة إن ف قال الهي ك ن د ي أرضي في ي د ي أ ز ر ع ه ا ل ي الهي ف ه ا ح قال ا ل ن ب ي صلى الهي ل ع ل ه و س ل الهي قال أ ل ك ب ي ن ه قال ل ا قال ف ل ك ي ي م ن ه ف قال ي ا رسول ا ل ل ه إنه ف ا ج ر ل ي س ي ب ا ل ي م ا ح ل ف ل ي س يتورع من ش ي ء ف قال ليس ل ك م ن ه إ ل ا ذ ل ك ح د ث ن ا محمد بن ي ح ي ى بن ف ا ر س ح د ث ن ا عبد ا ل ر ز ا ق أ خ ب ر ن ا معمر عن الهي ز ر ح د ث ن ا ل رجل هريرة المسي من مزينة ونحن عند سعيد بن عن سعيد أبي هريرة قال ق النبي ا ل صلى الله عليه وسلم يعني لليهود أ ن ش د ك م بالله الذي أ ن ز ل ا ل ت و ر ا ة على موسى ما تجدون في التوراه على من ز ن ا قال د ه حدثني رجل من م ز ي ن ة ممن كان يتبع العلم ويعيد يحدث سعيد بن المسيب وساق الحديث بمعناه حدثنا محمد بن ا ل م س ن ى حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا سعيد عن قساده عن ع ك ر م ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ابن سوريا أذكركم بالله الذي آل يعني سوريا فرعون ابن نجاكم من أذكركم و أ ق ط ع ك م البحر وظلل عليكم الغمام و أ ن ز ل عليكم المن والسلوى و أ ن ز ل عليكم ا ل ت و ر ا ة على موسى أ ت ج د و ن في كتابكم الرجل قال ذكرتني بعظيم ولا يسعني و أ ن أ ك ذ ب ك وساق الحديث حدثنا عبد الوهاب بن نجسه وموسى بن مروان فقي قالا حدثنا ب ق ي ة بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدن عن سيف عن عوف بن مالك أ ن ه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما ادبر حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيف فاذا غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن ابي دليله عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريف عن أ ب ي ه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال ابن المبارك يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له ن بن من عن عن النبي صلى الله عليه وسلم بغري من ا البادية قال الله فقال س وسلم حبيل أبيه بغري أخيت عليه لي لي رجل أهل صلى إلزم جده ثم قال لي يا ما لي تفعل بني سميم تريد بأسيره أخى أن حدثنا إ ب ر ا ه ي محمد بن أخبرنا عبد عن معمر عن بهز بن حكيم عن عن موسى معمر الرازي الرزاق ك ي عن عن أبيه ج ه أن ن ا ل بن ي عليه في صلى الله عليه وسلم حبث رجلا تهمه حبث ح د ا محمد بن قدامه ومؤمل بن هشام قال ابن قدامه حدثني إ س م ا ع ي ل عن بهد بن حكيم عن أ ب ي ه عن جده قال ابن قدامه إن أخاه أو عمه وقال إنه قال م إ ى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال جيراني بما اخذ فاعرض عنه مرتين ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيرانه لم مؤمل وهو جيرانه حدثنا عبيد الله بن سعد بن حدثنا حدثنا أبي عن عبيد يذكر يخطط بن إسحاق قال أردت فقال اني ل ل عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له ه إ أ ر د ت الخروج إ ل ى خيبر فقال إ ذ ا أ ت ي ت وكيلي فخذ منه خ م س ة عشر و ث ق ا ف إ ن ابتغى منك آ ي ة فضع يدك على ترقوته حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا ا ب ن س ن ى بن سعيد حدثنا خ ت ا د ة عن بشير بن كعب العدوي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول ا م قال اذا تداراتم في طريق فاجعلوه س ب ع ة أ ذ ر ق حدثنا مسدد وابن أ ب ي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ا ل أ ع ر ق عن ابي هريره قال قال رسول الله إذا الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره قال ما لي أراكم قد لألقينها بين قال أبو داود بين أبو ه ذ ا حديث ابن أ ب ي خلف وهو أ ت م حدثنا مسدد وابن أ ب ي خلف ق ا ل حدثنا سفيان عن الزهري عن ا ل أ ع ر ق عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن وهذا أخاه أن يغرز في جداره فلا يمنعه فنكسوا فقال ما لي أراكم قد لألقينها بين أكتافكم قال أبو داود أعرقتم أحدكم أن أبو أبي يمنعه بين ابن حكبة قد حديث خلف يغرز في لي وهو أتم حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا ح م ا د حدثنا واصل مولى أ ب ي عيينه قال سمعت أ ب ا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمره بن جندب أ ن ه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من ا ل أ ن ص ا ر قال ومع ر ج ل أ ه ل ه قال فكان سمره يدخل إ ل ى مثله ف ي ت أ ذ ى به ويشق عليه فطلب إ ل ي ه أ ن يبيعه ف أ ب ى فطلب إ ل ي ه أ ن يناقله ف أ ب ى ف أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب إ ل ي ه ان يناقله ف أ ب ى قال س ه ب ه لك ولك كذا وكذا أ م ر ا رغبه فيه ف أ ب ى فقال ق ل أ ن ت مضار ق ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ل أ ن ص ا ر ي اذهب فاقلع ن خ ل ة حدثنا أ ب و الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن الزهري عن ع ر و ة أ ن عبد الله بن الزبير حدث أ ن رجلا خاصم الزبير في شراج ا ل ح ر ة التي يسقون بها ق ا ل ا ل أ ن ص ا ر ي سرح الماء يمر ف أ ب ى عليه الزبير ق ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أ ر س ل إ ل ى جارك قال فغضب ا ل أ ن ص ا ر ي فقال يا رسول الله أ ن كان ابن عمته فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إ ل ى الجدر فقال الزبير فوالله إ ن ي لاحسب هذه ا ل آ ي ة نزلت في ذلك الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد محمد بن عن أبو يعني انه ب كثير عن أبي مالك ابي ي عن سعلبة عن ابن ب سمع خبراءهم يذكرون ان رجلا من قريش كان له سهم في بني قريبه ف خ ا ط م الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور يعني السيل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا ي أن حدثنا أ ح م د بن ع ب د ة حدثنا ا ل م غ ي ر ة بن عبد الرحمن حدثني أ ب ي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي عن جده أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل ا ل م ه ذ و ر أ ن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل ا ل أ ع ل ى على الاسفل د محمد حدثه أن بن عثمان ح د ث ن اختصما عبد العزيز الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخله في حديث ا ح د ه م فامر بها فزرعت فوجدت س ب ع ة ا ذ ر ع وفي حديث اخر ل آ فوجدت خ م س ة أ ذ ر ع فقضى بذلك قال عبد العزيز ف أ م ر ب ج ر ي د ة من جريدها فذرعت عاطمة بن بن عن داود بن جميل عن كثير بن قال كنت مع رجاء داود قال جالسا الدرداء فجاءه فقال يا الدرداء جميل مسجد دمشق من مدينة بن بن بن بن أبي أبي كنت إني كثير رجل جئتك حيوة يحدث قيف في الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ما جئت قال ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه ة الملائكة وإن لتضع أ ج ا رضا لطالب العلم وإن العالم له من في السماوات ومن في الأرض والحيثان في الماء وإن فضل العالم العابد القمر ليستغفر فضل كفضل له على لي من ومن وإن جوف وإن في في في البدر ع ل ى س ا ئ ر ا ل ك و ا ك ب و إ ن العلماء و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء وإن الأنبياء لم يورفوا دينارا ولا الأنبياء دينارا فمن ترهما لم العلم أخذه أخذ ب ورثوا حدثنا و ا ح محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد قال لقيت شبيب بن ش ي ب ة فحدثني به عن عثمان بن أ ب ي س و د ة عن أ ب ي الدرداء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا ز ا ئ د ة عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه ع ل م إ ل ا تسال الله له به طريق ا ل ج ن ة ومن أ ب ط أ به عمله لم يسر به نسبه حدثنا أ ح م د بن محمد بن ثابت المروزي حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري أ خ ب ر ن ي ا بن أ ب ي ن م ل ة ا ل أ ن ص ا ر ي عن أ ب ي ه أ ن ه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود من بجنازة رجل مر فقال ي اليهود محمد ه تتكلم الجنازة فقال ل هذه ا ن ب صلى ل ل ا عليه س ل الله أعلم فقال ل م ا ه ي و انها تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أ ه ل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آ م ن ا بالله ورسله ف إ ن كان باطلا لم تصدقوه و إ ن كان حقا لم تكذبوه حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابن ابي الزناد عن ابيه عن خ ا ر ج ة يعني ابن زيد بن ثابت قال قال زيد بن ثابت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود وقال إني إلا آمن نصف يهود على كتابي فلم يمر بي والله ما على فتعلمته فلم شهر حدثنا ت ى ح مسدد و أ ب و بكر بن أ ب ي ش ي ب ة قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله بن ا ل أ خ ن س عن الوليد بن عبد الله بن أ ب ي مغيث عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو قال كنت أ ك ت ب كل شيء أ س م ع ه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل له عليه وسلم أ ر ي د حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا ف أ م س ك ت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ إلى فيه فقال فوالذي الأسبوعه أخبرنا أبو أحمد ما منه اكتب إلا حدثنا حدثنا إلى لنفسي بيده بن بن علي يخرج كثير نصر زيد عن المطلب ا بن عبد الله ا بن ح م ط ب ن قال دخل زيد بن ثابت على م ع ا و ي ة ف س أ ل ه عن حديث ف أ م ر انسانا يكتبه ه له فقال ان رسول ل ل زيد صلى الله عليه وسلم أ م ر ن ا أ ن لا نكتب شيئا من حديثه فمحى حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا أ ب و شهاب عن الحذاء عن أ ب ي المتوكل الناجي عن أ ب ي ت ع ي د الخدري قال ما كنا نكتب غير التشهد و ا ل ق ر آ ن حدثنا مؤمل قال حدثنا الوليد وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أ خ ب ر ن ي أ ب ي عن ا ل أ و ز ا ع ي عن يحيى بن أ ب ي كثير قال حدثنا أ ب و سلمه يعني ابن عبد الرحمن قال حدثني أ ب و ه ر ي ر ة قال لما فتحت م ك قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ا ل خ ط ب ة خ ط ب ة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رجل من أ ه ل اليمن يقال له أ ب و شاف فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال اكتبوا ل أ ب ي شاف حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال قلت ابي يكتبوه عمر ما يكتبوه قال ا ل خ ط ب ة التي سمعها يومئذ من حدثنا ع م ر بن عون اخبرنا خالد وحدثنا مسدد حدثنا خالد المعنى عن بيان بن بش قال مسدد بشر قال ابو الرحمن عامر الله الزبير مسدد عبد عبد بشر وبرت بن عبد عن عامر بن عبد الله بن حبيب عن عن عن قال قلت للزبير ما يمنعك أ ن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أ ص ح ا ب ه فقال أ م ا والله لقد كان لي منه وجه و م ن ز ل ة ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى حدثنا يعقوب بن إ س ح ا ق المقرئ الحضرمي حدثنا سهيل بن مهران أ خ ي حزم القطعي حدثنا أ ب و عمران عن جنجب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ت كتاب الله عز وجل ب ر أ ي ه ف أ ص ا ب فقد أ خ ط أ حدثنا عمرو بن مرزوق أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن أ ب ي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ن ا ج ي ة عن أ ب ي سلم عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا حدث حديثها اعاده ثلاث مرات حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن عروه ة قال جلس أبو ر ر حجرة رضي ي وهي ة عاتشة إلى الله تصل فجعل جنب عنها قال أ ل ا تعجب إ ل ى هذا وحديثه إ ن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث الحديث لو شاء ا ل ع ا د أ ن يحصيه احصاه حدثنا سليمان بن داود المهري أ خ ب ر ن ا ابن وهب أ خ ب ر ن ي يونس عن ابن شهاب أ ن عروه بن الزبير ح د ث أ ن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا يعجبك أ ب و ه ر ي ر ة جاء فجلس إ ل ى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أ س ب ح فقام قبل أ ن أ ق ض ي سبحتي ولو أ د ر ك ت ه لرددت علي إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث مثل سردكم حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى الرازي حدثنا عيسى عن ا ل أ و ز ا ع ي عن عبد الله بن سعد عن الصنابح عن معاويه ة أن النبي ا صلى ل ل عليه وسلم نهى عن وسلم الغروطات نهى حدثنا الحسن بن علي حدثنا أ ب و عبد الرحمن المقرئ حدثنا سعيد يعني ا بن أ ب ي أ ي و ب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أ ب ي عثمان عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ف ت ى وحدثنا سليمان بن داود أ خ ب ر ن ا ابن وهو حدثني يحيى بن أ ي و ب عن بكر بن عمرو عن عمر بن أ ب ي ن ع ي م ة عن أ ب ي عثمان ا ل ط ن ب ذ ي رضيع ب د الملك بن ع م ر مروان قال سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ف ت ي بغير علم كان اسمه على من أ ف ت ا ه زاد سليمان المهري في حدثنا ي و م أ ش ر على أسيه أ ب موسى ر رسد يعلم أن في غيره أن قان فقد ه ذ ا لفظ بن اسماعيل حدثنا حماد أ خ ب ر ن ا علي بن الحكم عن عطاء عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه ة حدثنا ز ي ر حرب بن وعثم قال حدثنا جرير عن الاعمى عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن من سمع منكم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن ا ب ا ن عن ابيك عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرئ سمع ن ا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إ ل ى من هو أ ف ق ه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن أ ب ي حازم عن أ ب ي ه عن سهل يعني ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ل أ ن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثني ابي عن قتاده عن ابي حسان عن عبد الله بن عمرو قال ما يقوم إلا إلى صلاة حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا س ر ي د بن النعمان حدثنا فليح عن أ ب ي طواله عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ا ل أ ن ص ا ر ي عن سعيد اليسار عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال أ ق و ل الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إ ل ا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرق ا ل ج ن ة يوم القيامه ة يعني حدثنا محمود بن خالد حدثنا أبو مصر حدثني عباد عن أبي عمر السيباني عن عمر بن عبد الله السيباني عن عوف بن ل ك ن الاشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إ ل ا أ م ي ر أ و م أ م و ر أ و م خ ت ا ر حدثنا مسدد حدثنا جعفر بن سليمان عن ا ل م ع ل بن زياد عن العلاء بن بشير المزني عن أبي صديق ابي ل ن عن ا ج ي أ سعيد ا ل خ ض ر ي قال جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين جاء ليستثر ببعض من العلم في ضعفاء يقرأ علينا عصابة بعضهم ببعض وقارئ من من وإن إذ جاء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال ما كنتم تصنعون قلنا يا رسول الله إ ن ه كان قارئ لنا ي ق ر أ علينا فكنا نستمع إ ل ى كتاب الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أ م ت ي من أ م ر ت أ ن أ ص ب ر نفسي معهم قال قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنا ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له قال فما ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أ ح د ا غيري فقال القيامة الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا طعاديك المهاجرين بالنور التام رسول صلى عليه وسلم معشر يوم أغنياتهم قبل الجنة تدخلون بنصف بن المسنة عن عن بن قال بن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاه الغداء حتى تطلع الشمس أ ح ب إ ل ي من أ ن أ ع ف ق أ ر ب ع ة من ولد إ س م ا ع ي ل ولان أ ق ع د مع قوم يذكرون الله من صلاه العصر إ ل ى أ ن تغرب الشمس أ ح ب إ ل ي من أ ن أ ع ف ق أ ر ب ع ة حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا حفص بن غ ي ا ث عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م عن ع ب ي د عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ق ر أ علي س و ر ة النساء قال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 بشهيد الآية فرفعت رأسي فإذا عيناه حدثنا أحمد بن خنبل بن إبراهيم ب عيناه تهنلان الآية رأسي إسماعيل حدثنا أحمد حدثنا حدثنا فإذا فرفعت أ وقال ح نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خ م س ة أ ش ي ا ء من العنب والتمر والعزل و ا ل ف ن ط ة والشعير والخمر ما خامر العقل وتلاث وجدت رسول وسلم الله صلى الله عليه أن وثلاثا وجدت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إ ل ي ن ا فيهن عهدا ننتهي إ ل ي ه الجد والكلاله ة وأبواب من أبواب موسى أخبرنا أبي الربا عباد بن عدتنا الختلي إسماعيل من يعني ابن إسرائيل الخطاب جعفر إسحاق تحريم نزل بين ّ لنا في الخمر بيانا شفاء ف ن ذ ر ت ا ل آ ي ة التي في ا ل ب ق ر ة ي س أ ل و ن ك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ا ل آ ي ة قال فدعي عمر فقرات عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت ا ل آ ي ة التي في نساء يا ايها الذين آ م ن و ا لا تقربوا الصلاه وانتم تكارا فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه ينادي الا لا يقربن الصلاه ة ت ك ر ا ن ا فدعي عمر فقرات عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت هذه الايه فهل أنتم هم <متحدث> منتهون قال عمر م ن ت ه ي ن ا حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حفيان حدثنا عطاء بن السائب عن أ ب ي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أ ب ي طالب عليه السلام أ ن رجلا من ا ل أ ن ص ا ر دعاه عبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أ ن تحرم الخمر ف أ م ا ه م علي في المغرب ف ق ر أ قل يا أ ي ه ا الكافرون فخلص فيها فنزلت لا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م سكارى حتى ت ع ل م و ا ويعلم ما تقولون حدثنا احمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن حسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن ع د ر م ه عن ابن عباس قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم تكارا ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس نسختهما التي في المائده انما الخمر والميسر والامصاب أ ن الآية حدثنا حماد فدخل علينا رجل فقال إ ن الخمر قد حرمت ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا منادي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن أ ب ي ع ل ق م ة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أ ن ه م ا سمعا بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها و ت ا ق ي ه ا وبائعها ومبتاعها وعاقرها ومعطفرها و حدثنا ا ا والمحمولة م ل إليه ه ح زهير بن حرب حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن ابي هبيره عن انثى الزماد أ ن أ ب ا ط ل ح ة سال النبي صلى الله عليه وسلم عن أ ي ت ا م و ر ث خمرا قال أ ه ر ق ه ا قال أ ف ل ا أ ج ع ل ه ا خلا قال لا حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آ د م حدثنا إ س ر ا ئ ي ل عن إ ب ر ا ه ي م بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن من العنب خ م ر ة و إ ن من التمر خ م ر ة و إ ن من العسل خ م ر ة و إ ن من البر خ م ر ة و إ ن من الشعير خ م ر ة حدثنا مالك بن عبد الواحد أ ب و غ س ا م حدثنا معتمر قال ر أ ت على الحضي بن م ي س ر ة عن أ ب ي حريز أ ن عامرا حدث أن ا ل نعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الخمر من العصير والزبيب والتمر و ا ل خ ن ط ة والشعير والذرف و إ ن ي أ ن ه ا ك م عن كل مسكر حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا أ ب ا ن حدثني يحيى عن أ ب ي كثير عن أبي أن رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم قال, الخمر من هاتين الشجرتين النخلة قال ابو ل الشجرتين النخلة ل خ م من ر هاتين ن ا و ع داود اسم أ ب ي كثير الغبري يزيد بن عبد الرحمن بن غفيله ا س ح م ي وقال بعضهم اذينه والصواب غفيله حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آ خ ر ي ن قالوا حدثنا حماد يعني ا بن زيد عن أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في ا ل آ خ ر ه حدثنا محمد بن رافع النيسابوي حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن عمر الطمعاني قال سمعت النعمان بن أ ب ي ش ي ب ة يقول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل م ذ ك ر حرام ومن شرب م ذ ك ر ا بخست صلاته أ ر ب ع ي ن صباحا ف إ ن تاب تاب الله عليه ف إ ن عاد ا ل ر ا ب ع ة كان حقا على الله أ ن يسقيه من ط ي ن ة الخبان قيل وما ط ي ن ة الخبان يا رسول الله قال صديد أهل النار ومن صغيرا لا يعرف أهل ثقاه النار لا ومن حدثنا ل ل على الله الخبار ا حرامه كان حقا ه يسقيه من من أن طينة ح ق ت ي ب ة حدثنا إ س م ا ع ي ل يعني ابن جعفر عن د ا و د بن بكر بن أ ب ي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ س ك ر كثيره فقليله حرام س ل القعنبي مالك م ابن عن عن عن ابي سلمه عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر فقال كل شراب أسكر شراب حرام فهو قال أ ب و داود رات على يزيد بن عبد ربه الجرجسي حدثكم محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري بهذا الحديث باسناده إ س ن د ه ذات والبتع نبيذ والبتع ا ل ع ل قال ي يشربون م ن أبو داود سمعت أحمد بن إلا أثبت ا ل ن ا د ا ل سالت ر ي ح د ث ن عبدة عن محمد يعني ابن اسحاق عن عن عبد ابن بن ابي حبيب عن مرسد بن محمد يزيد مرسد اسحاق ل اليزني عن ديل الحن قال ل ه يريه عن من س أ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض ب ا ر د ة نعالج فيها عملا شديدا وانا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على اعمالنا وعلى برد بلادنا قال المسكر قلت نعم. قال ل نعم ق فاجتنبوه قال قلت فإن الناس غير تاركي. قال ا قلت ن ل سالت غير ت ر ك ي ق ا فإن لم ي ر ك و ه ف ق النبي ت ه م ح د ث ا و ه بن ب ق ة عن عن ع حالب ا صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتر قلت وينتبذ من الشعير والذره فقال ذلك ا ل م ذ ر ثم قال أ خ ب ر قومك أن حدثنا بن حدثنا عن بن كل مسكر حدثنا موسى بن إسماعيل حرام موسى حماد عن محمد س ح إ قال عن عن بن يزيد أبي حبيب و وسلم والميسر و ل الله بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه الخمر ي نبي د عبده عبد بن بن عن أن نهى عن عمر ا كل و و ب ة ا غ ب ي ر ا وقال ء كل مسكر حرام قال أ ب و داود قال ابن سلام أ ب و عبيد الغبيراء ا ل س ك ر ك ة تعمل من ا ل ذ ر ة شراب يعمله الحبشه حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أ ب و شهاب عبد ربه بن نافع عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن ع ت ي ب ة عن شهر بن حوشه عن أ م س ل م ة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا وموسى حدثنا مهدي يعني ابن ميمون حدثنا أ ب و عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم ا ل أ ن ص ا ر ي عن ا ل ق ا س م عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أ س ك ر منه الفرق فملء الكف منه حرام حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا زيد بن الحباب حدثنا م ع ا و ي ة بن صالح عن حاتم بن حري عن مالك بن أبي مريم ق ابي ل دخل علينا ع د د الرحمن بن فتذاكرنا الطلاء فقال ح غنم بن ن ث أبو مريم ا ا ل ل ك أ ش ع أنه س ع عليه رسول وسلم الله صلى الله ي قال و ل ليشربن س من أمة ا خ م يسمونها ر بغير قال أبو داود إذنها حدثنا قال شيئا واسط قال حدثنا أ ب و منصور ا ل ح ا ر ق بن منصور قال سمعت سفيان الثوري وسئل عن ا ل د ا ز ي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ا ناس من أ م ة الخمر يسمونها بغير اسمها قال ابو داود د وقال سفيان الدازي شراب حدثنا حدثنا حيان سعيد منصور بن حيان عن بن جبير عن ابن عمر وابن عباس عمر جبير قال نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الله الله عليه الدباء ا رسول وسلم و صلى ل حدثنا جرير عن يعلى يعني ابن حكيم عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمر يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيل الجر فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجرخ فدخلت على ذا ابن عباثٍ نبي ف قال ل ت أ م تسمع ما ي ق و ابن قال وماذا قال عمر قلت حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر ف د ق حرم ر س و ل ا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل وسلم ي ه ن ب ي ا ل ج ر فقلت و م ا الجر تسمع ما يقول ابن عمر قال وماذا قلت قال ا حدثنا حماد وحدثنا مسدد حدثنا عباد بن عباد عن أ ب ي ج م ر ة قال سمعت ابن عباس يقول وقال مسدد عن ابن عباس وهذا حديث سليمان قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ف قالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيع قد حال بيننا وبينك كفار مضر وليس نخلص إليك إلا في الله هذا حال كفار إلا حرام فمرنا رسول مضر شهر نخلص به إن من نأخذ بشيء قد وندعو اليه من وراءنا قال امركم ب أ ر ب ع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 قال مسدد و ابو ل والمقير لم المذفة قال ن نذكر ق ي ر أ ج م ر ة نصر بن عمران الضبعي حدثنا وهب بن ب ق ي ة عن نوح بن قيس حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد القيس النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة ولكن عبد عن اشرب أنهاكم في قالوا ئ ك وأوكك حدثنا م س م إبراهيم عكرمة بن أبان حدثنا حدثنا عن قسادة س ع ي د بن ل م س عباس ي عن ابن فيم قصة القيف قالوا وفد عبد ي ا نشرب يا نبي الله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم عليكم ب أ س ق ي ة ا ل أ د م التي يلات على أ ف و ا ه ه ا حدثنا وهب ن ب ق ي ة عن خالد عن عوف عن أ ب ي القموس زيد بن علي حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيث يحتب عوح أن اسمه قيث بن النعمان مذفت حمت الموكى بالماء أعياكم أن بن نقير فإن فإن حدثنا عبد عوح عليه يحتب تشربوا واشربوا دداء اشتد القيث فقال لا تشربوا في نقير ولا ولا ولا في الجلج عليه فإن اشتد فاكتروه قيث في في فأثيقوه ح د ث محمد بن بشار حدثنا أ ب و أ ح م د حدثنا سفيان عن علي بن ب د ي م ة حدثني قيس بن حكر النهشلي عن ابن عباس أ ن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيمن ا ا ش ر ل لا تشربوا في الدباء ولا في ا ل م ز ف ة ولا في النقير وانتبذوا في ا ل أ س ق ي ة قالوا يا رسول الله ف إ ن اشتد في ا ل أ س ق ي ة قال فصبوا عليه الماء قالوا يا رسول الله فقال لهم في ا ل ث ا ل ث ة أ و ا ل ر ا ب ع ة أ ه ريحوه ثم قال إ ن الله حرم علي او حرم الخمر و ا ل ل ي س و ا ل ك و ب ة قال وكل مسكر حرام قال سفيان ف س أ ل ت علي بن ب د ي م ة عن ا ل ك و ب ة قال أ ل ط ب حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحف حدثنا إ س م ا ع ي ل بن سميع حدثنا مالك بن عمير عن علي عليه السلام قال ن ه ا ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء و ا ل ح ن س م والنقير والجع حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن ديثار عن ابن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن ثلاث و أ ن ا امركم بهن ن ه ي ت ك م عن ز ي ا ر ة ا ل خ ب و و و ر ر ف ه ا فإن في ي ز ا ر ت ه ان تذكر و ه ي تشربوا ك م عن ا ل أ أن ت ش ر ب إ ل ا في ظروف ا ل أ د م فاشربوا في كل وعاء غير أ ن لا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم ا ل أ ض ا ح ي أ ن ت أ ك ل و ه ا بعد ث ل ا ث فاكلوا واستمتعوا بها في أ س ا ر ك م م حدثنا س د د حدثنا يحيى عن س ف ي ا ن حدثني ن م ص و ر عن س ا ل م بن أبي الجعب عن جابر عن بن عبد قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا ل أ و ع ي ة قال قالت ا ل أ ن ص ا ر إ ن ه لا بد لنا قال فلا إ ذ ن حدثنا محمد بن جعفر بن زياد حدثنا شريك عن زياد بن خياط عن أ ب ي عياط عن عبد الله بن ع م ر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل أ و ع ي ة الدباء و ا ل ح م ت م و ا ل م ز ف ة والنقير فقال أ ع ر ا ب ي إ ن ه لا ظروف لنا فقال اشربوا ما حل حدثنا الحسن يعني ا بن علي حدثنا يحيى بن آ د م حدثنا شريك ب إ س ن ا د ه قال اجتنبوا ما أ ذ ك ر حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أ ب و الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان ي ن ب د لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ق انه ء ثقاء فإذا لم يجدوا لم ب ذ ل في ثور م نهى فجارة جادر حدثنا حدثنا الليل عطاء ابن رباح ابن سعيد بن عن عن قصيبة أبي عبد ل عن رسول الله ل ص ان ل ل عليه وسلم ه أ ه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أ ن ينتبذ الرطب جميعا حدثنا أ ب و س ل م ة موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا أ ب ا ن حدثنا يحيى عن عبد الله بن أ ب ي ق س ا د ة عن أ ب ي ه أ ن ه نهى عن خليق الزبيب والتمر وعن خليق ا ل ب س ر والتمر وعن خليق الزهو والرطب وقال ا ن ت ب د و ا كل و ا ح د ة على ح د ة قال وحدثني أ ب و س ل م ة بن عبد الرحمن عن أ ب ي ق س ا د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حدثنا سليمان بن حرب بن وحفص بن عمر النمري عمر قال ح د ث نهى ا عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن رجل قال من اصحاب النبي شعبة عن عن عن من ليلى رجل صلى حفص عليه عن وسلم النبي ل ص الله عن ل وسلم قال ي ه ه ى عن البلح والتمر والزبيب والتمر حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ثابت بن عماره حدثتني ر ي ق ة عن ك ب ش ة بنت ابي مريم قال س أ ل ت ام س ل م ة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى عنه قال كان ينسانا ان نعجم النوى طبخا او نخلق الزبيب والتمر حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن موسى بن عبد الله عن ا م ر أ ة من بني اسد عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أن أبو كان ينبد حدثنا بن الحسان حدثنا حدثنا بن الحماني حدثتني رسول تمر وتمر بحر وسلم الله صلى الله عليه له فيلقي فيلقي الزبيب العزيز قالت دخلت زياد يحيا عكاب فيه فيه صفية عبد عطية مع زبيب بنت ن س وقالت ة من ع ب د ا ل ي س على ع ئ ش ة ف س أ ن عن ا ا ا ه ل م ر والزبيل فقالت كنت اخذ ق ب ض ة من تمر و ق ب ض ة من زبيب ف أ ل ق ي ه في إ ن ا ء ف أ م ر ت ه ثم أ ل ق ي ه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاد بن شام حدثني وحوة عن معاد عن زيد عبد بن بن عن عن بن أنهما كانا يكرهان وحوة ويأخذان ذلك عن ابن ابن بشار شام قسابة جابر البسر عباس وقال وعكلم أبي ذلك أخشى أن يكون المزاء الذي عنه عبد فقلت ما المزاء قال م ز النبيل ء ا في ا ل ح ن س م و ا ل م ز ف ة حدثنا عيسى بن محمد حدثنا ض م ر ة عن الثيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أ ب ي ه قال أ ت ي ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله يا ق د ع ل م ت م ن ن ح ن ومن أ ي ن نحن ف إ ل ى من نحن ق ا ل إ ل ى الله و إ ل ى رسوله فقلنا يا رسول الله إن لنا إن أعنابا يا ما بها نصنع قلنا ا زببوها ق ل ما نصنع, نصنع بالزبيب قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في الخلل ف إ ن ه إ ذ ا ت أ خ ر عن عصره صار خلا حدثنا محمد بن المثنى بن حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن امه عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال ت كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ث ق ا ء ي و ك أ ا ع ل ى وله ع د ا ء ينبذ غ د و ة فيشربه عشاء وينبذ عشاء فيشربه غدوة حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت شبيب ا بن عبد الملك يحدث عن مقاتل بن حيان قال حدثتني اصبح غدوة ثم عمتي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبذ فتعشى عشاته صبقته فرغته عن عنها انها للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على وان فضل شيء صبقته أو فرغته. ثم تنبذ رضي عليه العشي شيء عمره عائشة على وسلم شرب الله الله فاذا او بالليل فضل صلى له فاذا تغد فشرب على غدائه قالت يغسل السقاء غ د و ة و ع ش ي ة فقال لها أ ب ي مرتين في يوم قالت نعم حدثنا مسند بن خالد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي عمر يحيى البهراني عن ابن عباس قال كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إ ل ى مساء الثالث ثم يامر به فيسقى الخدم يهرى او ل أ ب داود معنى ي ى الخدم يبادر ب ه ر ا ن ي حدثنا أ ح م د بن محمد بن حنبل حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريد عن عطاء أ ن ه سمع ع ب ي د بن عمير قال سمعت عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ر ب النبي عندها عسلا عليها عليه أنا وحقصة أيتنا الله فتواطيت ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فالتقل وحقصة شربت ونعود له فنزل لم ا تحرم ما أ ح ل الله لك تبتغي إ ل ى إ ن تتوبا الى الله ل ع ا ئ ش ة وحفصه رضي الله عنهما و إ ن اسر النبي إ ل ى بعض أ د و ا ج ه حديثا لقوله صلى الله عليه وسلم بل شربت عكلا حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابو ا س ا م ة عن هشام عن ابيه عن ع ا ئ ش ة ق ا ل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل فذكر بعض هذا الخبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ان توجد منه ريح وفي ه ذ الريح ا ح د ي ي ث قال التودى بل اكلت بل م قال ق عسلا بل شربت س ن ف فقلت ة نحله العرفط جرت نبت نبت من نبت قال أ ب و داود المغافير م ق ل ة وهي ص م غ ة وجرست رعت والعرقه نبت من نبت النحن حدثنا هشام بن عمار حدثنا ص د ق ة بن خالد حدثنا زيد بن واقض عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال علمت عليه صنعته رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثم فتحينت أتيته أن كان بنبيذ فطره به في دباء ثم أتيته به ف إ ذ ا هو ينش فقال ا ض ر ب بهذا الحائط ف إ ن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا هشام عن ق ت ا د ة عن أ ن أن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مسعر بن كدام عن عبد الملك بن م ي س ر ة عن النزال بن ث ب ر ة ان عليا دعا بماء فشربه وهو قائم ثم قال ان رجالا يكره احدهم ان يفعل هذا وقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما ر أ ي ت م و ن ي افعله حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماس اخبرنا ق ت ا د ة عن اكرمهم عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ف ي ا س ت ق ا ء وعن ركوب الجلاله و ا ل م ج د م ة قال أ ب و داود الجلاله التي ت أ ك ل ا ل ع ذ ر ة حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري أ ن ه سمع عبيد الله بن عبد الله عن أ ب ي سعيد الخدري أن الأسقية الأعلى أبيه نهى عن اختناف حدثنا نصر بن حدثنا حدثنا بن عن بن من الإنصار عن رسول عمر رجل وسلم الله صلى الله عليه وسلم نهى عن علي الله الله المسلم عيسى عبد عبيد عبد رسول وسلم بإداوة يوم الله صلى الله عليه وسلم دعا أ حدثنا فقال اخنف فما الإداوة م م شرب ف ي ه ح د ث ن احمد أ بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أ خ ب ر ن ي ق ر ة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتق عن أ ب ي سعيد الخدري أ ن ه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمه القدح وان ننفخ في الشراب حدثنا حفص بن عمر حدثنا ش ع ب ة عن الحكم عن ابن ابي ليلى قال كان ح ذ ي ف ة ب ا ل م د ا ء فاستسقى ف أ ت ا ه ب ه ق ا ن باناء من ف ض ة فرماه به وقال اني لم ارمه به الا اني قد نهيته فلم ينتهي وان رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلبات وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال الله الله الحرير الشرب انية الذهب نهى عن صلى عليه لهم هي في في الدنيا ولكم في ا ل آ خ ر ة حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا يونس بن محمد حدثني فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء أصحابه حائطه من من في هو وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن كان عندك ماء ذات هذه ا ل ل ي ل ة في شن والا كرعنا قال بل عندي ماء باس في ش ن حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا ش ع ب ة عن ابي المختار عن عبد الله بن أ ب ي أ و ف ى أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال س ا ق القوم آ خ ر ه م شربا حدثنا ا ل ق ع ن ب ي عبد الله بن م س ل م ة عن مالك عن ابن شهاب عن أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أ ع ر ا ب ي وعن يساره أ ب و بكر فشجبه ثم الأيمن فالأيمن أعطى الأعراب وقال حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا هشام عن أ ب ي عصام عن أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا شرب تنفس ثلاثا وقال هو أ ث ن ا و أ م ر أ و أ ب ر ا حدثنا عبد الله بن محمد ا ل ن ف ي ل ي حدثنا ابن ع ي ي ن ة عن عبد الكريم عن أ ك ر م ة عن ابن عباس قال نهى أن الله صلى الله عليه صلى رسول وسلم أن يتنفس في أو ينفخ الإناء أو حدثنا حفص بن عمر حدثنا ش ع ب ة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر من بني سليم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ب ي فنزل عليه فقدم إ ل ي ه طعاما فذكر حيث اتاه به ثم أ ت ا ه بشراب فشرب فناول من على يمينه و أ ك ل ث م ر ا فجعل ي ن ق ي النوى على ظهر أ س ب و ع ي ن السبابه والوسطى وارحمهم حدثنا مسدد حدثنا حماد يعني ابن زيد وحدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد يعني ابن سلمه عن علي بن زيد عن عمر بن حرمله عن ابن عباس قال كنت في بيت م ي م و ن ة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد فجاءوا بضبين مشويين على ث م ا م ت ي ن فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد قال خالد اخالك تقذره يا رسول الله قال أ ج ل ثم أ ت ي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشراب إلا اللبن قال أ ب و داود هذا ل ح ظ مسدد حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا يحيى عن ابن جريج أ خ ب ر ن ي عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق وأوكي مغلقا الله فإن الشيطان لا الله ولو عليه الله وقم ثقاءك بابك بابا صباحك بعود واذكر اسم الله وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم إناءك واذكر وخمر واذكر تعرضه اسم فإن يفتح بسم الله حدثنا عبد الله بن مسلمه القعندي عن مالك عن أ ب ي ز ب ي ر ع ن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس بتمامه قال ف إ ن الشيطان لا يفتح بابا غلقا ولا يحل وكاء وقال ل ل ا إناء ا يكشف ي ف وإن و ة تضرم على ن ا س ب ي ت ه مسدد أو بيوتهم م حدثنا مسدد وفضيل بن عند ب د د الوهاب السكري قال ح ث ا ا ح م عن عن ع بن شنبير كثير ط المساء ء عن, عن جابر بن عبد بن جابر ا ل قال ه رفعه وكثوا ا ك ص ب ي ن عند العشاء وقال م ف إ ن للجن انتشارا وخطفه حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا أ ب و معاذ حدثنا ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صلى عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل من القوم أ ل ا ن ص ي ك نبيذا قال بلى قال فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا خمرته ولو أ ن تعرض عليه عودا قال أ ب و داود قال ا ل أ ص م ع ي تعرضه عليك ه الله حدثنا سعيد بن منصور النفيني قالوا العزيز صلى ا ن يستعدب س بيوت له الماء ل ا من بيوت قال ي ق ا ق ت ي ب ة هي عين بينها وبين ا ل م د ي ن ة يومان حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها دعي أحدكم حدثنا محمد بن خالد حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوة. حدثنا إذن محمد ص ف ى د حدثنا الزبيدي بإسناد ث ن عن نافع ا بقية أيوب و ع ن ا ه ح ث ن ا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن أ ب ي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب ف إ ن شاء طعم و إ ن شاء سرق حدثنا درست ث ن ا د بن زياد عن أ ب ا ن ا بن طارق عن نافع قال قال, قال عبد الله عبد عمر بن قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجد فقد ع ط ى الله ورسوله ومن دخل على غير د ع و ة دخل سارقا وخرج م غ ي ر ا قال ابو داود ابان المجهول طارق حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي ه ر ي ر ة انه كان يقول شر الطعام طعام ا ل و ل ي م ة يدعى لها الاغنياء ويترك المساكين ومن لم ي أ ت ي ا ل د ع و ة فقد عصى الله ورسوله حدثنا مسدد سعيد قال حدثنا حماد بانتجاح مصدد سعيد عند الدمال ثابت ابن عن زينب انت ما وقتيبة تزويج رسول فقال رأيت ذكر ا ل ل ه صلى الله عليه وسلم أ و ل م على أ ح د ا ل ن س ا ما أ و ل م عليها أول ما بشاء حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ و ل م على ص ف ي ة بسويق و ت ط حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا ق س ا د ة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أ ع و ر من ت ق ي ف كان يقال له معروف أي يثنى عليه ي خ قال الوليمه اول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث س م ع ة ورياح قال ق ت ا د ه وحدثني رجل أ ن سعيد بن المسيب دعي أ و ل يوم ف أ ج ا ب ودعي اليوم الثاني ف أ ج ا ب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال أهل سمعة وليا حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا هشام عن قتاله عن سعيد بن المسيب بهذه ا ل ق ص ة قال فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا وكيع عن ش ع ب ة عن محارب بن ديفار عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة نحر ج ذ و ر ا او بقرا عن أ ب ي شريح الكعبي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته ا ل ض ي ا ف ة ث ل ا ث ة أ ي ا م وما بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له أ ن يسوي عنده حتى يحرجه قال أبو داود قرأ على بن وأنا داود قرئ الحارف مسكين شاهد أخبركم أشهد قال وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليله قال يكرمه ويكشفه ويحفظه يوما وليله وثلاثه ايام ضيافه حدثنا موسى بن إ س ن ا ع ي ل ومحمد بن محبوب قال ا حدثنا حماد عن عاصم عن عاصم أبي مسدد هشام وخلف ابن هشام قال حدثنا ابو عوامه عن منصور عن عامر عن ابي كريمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الضيف حق على كل مسلم فمن اصبح بفينائه فهو عليه ذيلي ان شاء وإن شاء ترك حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه حدثني ابو الجودي عن سعيد بن ابي المهاجر عن المقدام ابي كريمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف قوما محرومة رجل فإن مصره حدثنا ق على زرعه كل مسلم ليلة وماله حتى من ح يأخذ بسرى ق س ي ب ة بن سعيد حدثنا ا ل ل ي ث عن يزيد بن ابي حبيب عن أ ب ي ا ل خير عن ع ق ب ة بن عامر أ ن ه قال قلنا يا رسول الله إ ن ك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا فما ترى فقال فأمروا بقوم لنا رسول الله صلى الله رسول صلى عليه وسلم إن نزلتم بقوم لكم للبناء إن ينبغي بما فإن لم يفعلوا لم قال ي ف ابو ل لهم ذ ي يمدغي قال داود وهذه ح ج ة للرجل ي أ خ ذ الشيء إ ذ ا كان له حقا حدثنا أ ح م د بن محمد المروزي حدثني علي بن ح س ي ن بن و ا ق د عن أ ب ي ه عن يزيد النحوي عن عكرمه عن ابن عباس قال لا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ك م بينكم بالباطل إ ل ا أ ن تكون ت ج ا ر ة عن تراض منكم فكان الرجل يحرج أ ن ي أ ك ل عند أ ح د من الناس بعدما نزلت هذه ا ل آ ي ة فنسخ ذلك ا ل آ ي ة التي في النور قال ليس عليكم جناح أ ن ت أ ك ل و ا من بيوتكم إ ل ى قوله أ ش ت ا ك ا ن الغني يدعو الرجل من الرجل الرجل الطعام أهله إلى يدعو قال إ ن ي لاتجنح أ ن آ ك ل منه والتجنح الحرج ويقول المسكين أ ح ق به مني ف أ ح ل في ذلك أ ن ي أ ك ل و ا مما ذكر اسم الله عليه و أ ح ل طعام أ ه ل الكتاب حدثنا هارون بن زيد بن أ ب ي الزرقاء حدثنا أ ب ي حدثنا جرير بن حازم عن ا ز ب ي ر بن سريق قال سمعت ع ف ر م ه يقول كان ابن عباس يقول إ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام ا ل م ت ب ا ر ي ي ن أ ن يؤكل قال ابو داود أ ك ث ر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أ ي ض ا وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل أ خ ب ر ن ا حماد عن سعيد بن جمهان عن س ف ي ن ة أ ب ي عبد الرحمن أ ن رجلا أ ض ا ف علي بن أ ب ي طالب وصنع له طعاما فقالت ص ا ط م ة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه أ ك ل معنا ف فجاء فوضع يده على ع ب ا د ت ي الباب ر أ ى ا ل ق ر ا م قد ضرب به في ن ا ح ي ة البيت فرجع فقالت ص ا ط م ة لعلي الحق فانظر ما رجع فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك فقال إ ن ه ليس لي أ و لنبي أ ن يدخل بيتا مزوقا حدثنا هنال بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أ ب ي خالد الدالاني عن أ ب ي العلاء ا ل أ و د ي عن حميد بن عبد الرحمن ا ل ح م ي ر ي عن رجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا اجتمع الداعيان ف أ ج ب أ ق ر ب ه م ا بابا فان اقربهما بابا اقربهما جوارا وان سبق احدهما فاجب الذي سبق حدثنا احمد بن حنبل ومسدد المعنى قال احمد حدثني يحيى القران عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع عشاء احدكم واقيم في الصلاه فلا يقوم حتى يقرؤ زاد مسدد وكان عبد الله إ ذ ا وضع عشاؤه أ و حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ و إ ن سمع ا ل ع ق ا م ة و إ ن سمع ق ر ا ء ة ا ل إ ي م ا ن حدثنا محمد بن حاسن بن بديع حدثنا معلم يعني ابن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أ ب ي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤخر ا ل ص ل ا ة لطعام ولا لغيره حدثنا علي بن مسلم الطوسي حدثنا أ ب و بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كنت مع في زمان ابن الزبير الى جنب عبد الله بن عمر فقال عباس بن عبد الله بن الزبير إ ن ا سمعنا أ ن ه ي ب د أ بالعشاء قبل ا ل ص ل ا ة فقال عبد الله بن عمر ويحك ما كان عشاؤهم أ ت ر ا ه كان مثل عشاء أ ب ي ك حدثنا مسدد حدثنا إ س م ا ع ي ل حدثنا أ ي و ب عن عبد الله بن أ ب ي مليكه عن عبد الله بن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إ ل ي ه ط ع ا م ف ق ا ل و ا أ ل ا م ف عن عن قال قرات موسى ابن في ا ل ت و ر ا ة ان ب ر ك ة الطعام الوضوء قبله فذكرت ذ للنبي ك صلى الله عليه وسلم فقال ب ر ك ة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام قال قال ب و داود وهو ضعيف حدثنا أ ح م د بن أ ب ي مريم حدثنا عني يعني سعيد بن الحكم حدثنا ل ي ث بن سعد أ خ ب ر ن ي خالد بن يزيد عن أ ب ي الزبير عن جابر بن عبد الله أ ن ه قال أقبل أيدينا أو فأكل وقد قضى شعب الجبل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى وبين أيدينا ثمر على ثمر ترس أو فدعوناه حاجة معنا من من حجة وما نزمنا حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي حازم عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إ ن اشتهاه أ ك ل ه و إ ن كرهه تركه حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى الرازي حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني وحشي بن حرب عن أ ب ي عن جده أ ن أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع ولا قال فاجتمعوا ل ل قال و ا ا نعم ف على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه قال ابو داود إ ذ ا كنت في و ل ي م ة فوضع العشاء فلا ت أ ك ل حتى ي أ ذ ن لك صاحب الدار حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أ ب و ع ا ط م عن ابن جريج قال أ خ ب ر ن ي أ ب و الزبير عن جابر بن عبد الله س م النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل ر ج ل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ا د ر ك م المبيت فاذا لم يذكر الله عند طعامه قال ا د ر ك م المبيت والعشاء عن ح ذ ي ف ة قال كنا إ ذ ا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أ ح د ن ا يده حتى ي ب د أ رسول الله كأنما فذهب الطعام. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال ان الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر ا الله عليه وانه جاء بهذا ا ل ع ر ب ي ا س ت ح ل به ف أ خ ذ ت بيده وجاء بهذه ا ل ج ا ر ي ة يستحل بها ف أ خ ذ ت بيدها فوالذي نفسي بيده إ ن يده لفي يدي مع أ ي د ي ه م ا حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إ س م ا ع ي ل عن هشام يعني ابن أ ب ي عبد الله ت ر ت و ي عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن ا م ر أ ة منهم يقال لها أ م ك ن ث و ن عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ ك ل أ ح د ك م فليذكر اسم الله تعالى ف إ ن نسي أ ن نذكر اسم الله تعالى في أ و ل ه فليقل ب س م الله أ و ل ه و آ خ ر ه حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا عيسى يعني ا بن يونس حدثنا جابر بن صبح حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أ م ي ه بن مخشي وكان من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل ي أ ك ل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إ ل ا ل ق م ة فلما رفعها إ ل ى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك اوله ل صلى الله عليه ن ب ي س م ثم قال ما م قال زال الشيطان يأكل ع فلما ذكر اسم الله اسم ذكر عز و ج ل ا س ت ق قال ا ما داود في بصنه قال أبو ج ب ر بن ب ص ه جد سليمان بن حرب من قبل امه حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن علي بن الاكبر قال سمعت ابا جحيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آ ك ل متكئا حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن ع م عن أ ب ي ه قال ما رئي رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ ك ل متكئا قط ولا ي ط أ عقبه رجلان حدثنا إبراهيم بن موسى فوجدته بعثني بن أخبرنا عن بن أنسا النبي إبراهيم الرازل قال الله إليه مصعب ورجعت عليه وقيع سليم يقول يأكل موسى سمعت وسلم صلى يأكل تمرا مقرد وهو、مقرح. حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا ش ع ب ة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ ك ل أ ح د ك م طعاما فلا ي أ ك ل من أ ع ل ى الصحفه ولكن ي أ ك ل من أ س ف ل ه ا ف إ ن ا ل ب ر ك ة تنزل من أ ع ل ى ه ا حدثنا ع م ر بن عثمان الحمصي حدثنا أ ب ي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق حدثنا عبد الله بن بصر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء للنبي صلى عليه وسلم قصعة يحملها ا ر ب ع ة رجال فلما اضحوا وسجدوا الضحى اتي بتلك ا ل ق ص ع يعني وقد فرد فيها فالكفوا عليها فلما كثروا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 حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أ ب ي ه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعميه عن الجلوس على م ا ئ د ة يشرب عليها الخمر و أ ن ي أ ك ل الرجل وهو منبطح على بطنه ا ل ز Oh. حدثنا أبي حدثنا جعفر أ ن ه بلغه عن الزهري ن بهذا الحديث حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري ن أ خ ب ر ن ي أ ب و بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وإذا فإن الشيطان بشماله بشماله حدثنا ثلاث أكل أحدكم فليأكل بيمينة وإذا شرب فليشرب بيمينة فإن الشيطان يأكل فليشرب بشماله بشماله محمد بيمينه بيمينه ويشرب شرب بن سليمان لوين عن سليمان بن بلال عن أبي وجدة عن عمر بن أبي سلمة أبي أبي عمر عن بن عن عن بن وجدة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادن بني فسم الله وكل بيمينه وكل مما ي ل ي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أ ب و معشر عنه بن عروة عن هشام بن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ت ق ط ع ا ل ل ح م بالسكين ف إ ن ه من صنيع ا ل أ ع ا ج م وانهتوه ف إ ن ه أ ث ن ا و أ م ر ق قال أ ب و داود وليس هو بالقوي حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن ع ل ي ة عن عبد الرحمن بن إ س ح ا ق عن عبد الرحمن بن م ع ا و ي ة عن عثمان بن أ ب ي سليمان عن صفوان بن أ م ي ة قال كنت آ ك ل مع النبي صلى الله عليه وسلم ف آ خ ذ اللحم بيدي من العظم ف قال ابن العظم من فيك فانه افنى وامرق ا ل ابو داود عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابو داود عن زهير عن ابي اسحاق عن سعد بن عياط عن عبد الله بن مسعود قال كان احب العراق الى رسول الله صلى الله عراق رسول صلى عليه وسلم عراق الشاد حدثنا محمد, محمد بن بشار حدثنا أ ب و داود بهذا ا ل إ س ن ا د قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال و ث م في الذراع وكان يرى أ ن اليهود هم سموه حدثنا القعنبي عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن أ ب ي طلحه انه سمع أ ن س بن مالك يقول إ ن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أ ن ا فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعية ومرقا فيه دباء شعية من فقرب فيه وقديد قال أ ن ا ف ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي ا ل ص ح ب ة فلم أ ز ل احب الدباء بعد يومئذ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثني ق ب ي ص ة بن هل عن أ ب ي ه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساله رجل فقال ان من الطعام طعاما اتحرج منه فقال لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانيه ة شيبة عبدة حدثنا حدثنا محمد إسحاق عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن محمد بن عن أبي حدثنا ابن المثنى حدثني أ ب و عامر حدثنا هشام عن ق ت ا د ة عن ع ك ر م ة عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلاله بن بن أبي عيوب حدثنا عن السخياني عن نافا جهم عمر قيس ي ش ر ب من البانها ح د ث نهانا ا سليمان بن حرب حدثنا حماذ دينار جادر ا علي ل ل عمر محمد بن علي عن جادر بن عن بن عن بن حرب عبد ق ل ه ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر واذن لنا في لحوم الخيل م موسى بن حدثنا حماد عن عن بن حدثنا اسمعيل حماذ ابي الزبير جادر الله قال زبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحميع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخيل الله ل خيبر فنهانا غ والحمير ولم ينهنا عن وحيوة ينهنا الخير حدثنا الحنصي شريح سعيد شبيب عن بن بن قال حيو حدثنا ب ق ي ة عن ثور بن يزيد عن خ ا ل ح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أ ب ي ه عن جده عن خالد بن الوليد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أ ك ل لحوم الخيل والبغال والحمير زاد حيو وكل ديناب من السباع قال أبو داواني وهو قول مالك. قال و ل م ق ابو ل أ داود لا ل بأس ح وهذا م العمل الخيل وليس ل ي ع قال داود أبو و ه منسوخ قد أ ك ل لحوم الخيل ج م ا ع ة من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن الزبير و ف ض ا ل ة ا بن عبيد و أ ن س ا بن مالك و أ س ن ا ء بنت ابي بكر وسويد بن غ ف ل ة وعلقمه وكانت قريش في ع د رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم تذبح Thank you. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن أ ن س بن مالك قال كنت غلاما حزورا ف ص ت أ ر ن ب ا فشويتها فبعث معي أ ب و ط ل ح ة بعجزها إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ت ي ت ه بها فقبلها حدثنا يحيى بن خلف حدثنا روح بن ع ب ا د ة حدثنا محمد بن خالد قال سمعت أ ب ي خالد بن الحويرث يقول إن عبد الله ابن كان في الصفاح عمر في قال محمد مكان ب م ك ة و إ ن رجلا جاء ب أ ر ن ب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول قال قد جيء بها إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أ يأكلها أكلها ن ينهى عن ا جالس فلم ولم و أ ن ه ا ت ح ي ر حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن بن عن عن بن عن ابن عباس شعبة أبي بشر جبير عمر سعيد أن خ ل ت ه فأهدث الله الله الله الله حدثنا رسول صلى القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد أ ن ه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه ف أ ت ي بضب م ح م و ل ف أ ه و ى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض ا ل ن س و ة التي في بيت ميمونه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أ ن ي أ ك ل منه فقالوا هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال فقلت أ ح ر ا م هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن ب أ ر ض قومي ف أ ج د ن ي أ ع ا ق ف قال خالد فاجتررته ف أ ك ل ت ه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ح خالد بن عون أخبرنا خالد عن عمر س ي ن عن, عن ثابت بن عن بن زيد وديعة واحد ثابت قال ك ن ا الله صلى الله مع وسلم عليه رسول صلى ف ي جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منها غبا ف أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه قال ف أ خ ذ عودا فعد به أ ص ا ب ع ثم قال إ ن أ م ة من بني إ س ر ا ئ ي ل مسخ الزواب في ا ل أ ر ض و إ ن ي لا أ د ر ي أ ي الدوابه قال فلم ي أ ك ل ولم ي ن ه ل حدثنا محمد بن عوف الطائي ان الحكم ا بن نافع حدثهم حدثنا ا ب ن عياش عن ضمضم بن ز ر ع ة عن شريح بن عبيد عن أ ب ي راشد الحبرم ا عن عبد الرحمن بن شبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أ ك ل لحم الضب حدثنا الفضل بن سهل حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن عبد الرحمن بن مهدي حدثني بريد بن عمر بن س ف ي ن ة عن ابي عن جده قال أ ك ل ت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا غالب بن ح ج ر ة حدثني ملقاهم بن ت ل ب صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أ س م ع ل ح ش ر ة ا ل أ ر ض تحريما حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن خالد الكلبي أ ب و ثور حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن ن م ي ل ة عن أ ب ي ه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أ ك ل القنفذ ف ت ل ا قل لا اجد فيما أ و ح ي إ ل ي محرما الآية قال قال شيخ عنده سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خ ب ي ث ة من الخبائث وقال ابن عمر إ ن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم حدثنا محمد بن داود بن صبيح حدثنا الفضل بن دكين حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أ ب ي الشعفاء عن ابن عباس قال كان أهل وما حرم فهو حرام وما حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن ابي عمار عن جابر بن عبد الله قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش اذا صاده المحرم حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ث ع ل م ة الخشني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السبع حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى عن فيناب من وعن من الله صلى الله عليه صلى رسول وسلم السبع اكل كل من السبع وعن كل ذي مخلب الطيئ في حدثنا محمد بن المصفى الحلفي حدثنا محمد بن حرب عن ا ل ز ب ي د ي عن مروان بن ر ق ب ة تغيبي عن عبد الرحمن بن أ ب ي عوف عن المقدار بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا لا يحل ذو ناب من السباع ولا ا ل خ م ا ر ا ل أ ه ل ي ولا اللقطه من مال معاهد إ ل ا أ ن يستغني عنها وأيما رجل ضاف قوما يقروا أن يعقبهم فلم ضاف رجل له فإن 《「こんばんは」》 ح د ث نهى ا بشار عن ابن ابي عدي عن ابن محمد الحكم ميمون م عدي بن ابي عروبة بن بن عن عن عن عن علي ر جبير ا ابن عباس قال ن عن بن عن ن سعيد ه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن اكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير حدثنا عمر بن عثمان حدثنا محمد بن حرب حدثني صالح المقدام جده المقدام عثمان بن بن سليمان بن سليم عن بن يحيى بن المقدام عن ابو عمر سلمة سليم يحيى ابن خالد عن معدي الوليد قال فذوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت الا ي ه و و د ف ش ك أن الناس قد أسرعوا الناس إلى قد ح ض ا ا ئ ر ه م ق ل رسول اموال ل ل صلى الله عليه ل ه و س ألا أ لا تحل م المعاهدين إ ل ا بحقها وحرام عليكم حمر ا ل أ ه ل ي ة وخيرها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حدثنا أحمد بن حنبل محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني انه سمع ابا الزبير عن جابر بن, بن, بن, بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يوم خيبر عن نأكل قال عمر و أ قال عمر قال فاخبرت هذا الخبر أ ب ا الشعفاء فقال قد كان الحكم ا ل ع ث ا ر ي فينا يقول هذا و أ ب ا ذلك البحر يريد ابن عباس حدثنا عبد الله بن ابي زياد حدثنا عبيد الله عن إ س ر ا ئ ي ل عن منصور عن عبيد أ ب ي الحسن عن عبد الرحمن عن غ ا ل ب بن أ ب ج ر قال أ ص اصابتنا ب ت ن سنة يكن من كان ا مالي إلا الله رسول فلم في أهلي أطعم حمر شيء شيء قد ل ى ل ل عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية ل ه فأتيت حرم ا ن ي عليه صلى الله عليه وسلم ل ف ق يا رسول الله ا رسول أ ص ب ت ا ل سنه ة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا الحمر وإنك حرمت لحوم الحمر إلا سنان الأهلية أهلي وإنك ف قال أطعم أهلك من حمرك م سنين ن ف إ ابو حرمتها من أجل جوال القرية من جواد الجلالة قال يعني أجل أ داود عبد ا ل ر ح م ن ه ذ ابو هو ا ن معقل قال أ ب داود روى ش ع ب ة هذا الحديث عن عبيد أ ب ي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس م ن مزينه ل ة أ مزينة وسلم النبي عليه ابن أبجر أو أبجر سأل النبي صلى الله صلى حدثنا محمد بن سليمان حدثنا أ ب و نعيم عن مسعر عن عبيد عن ابن معقم عن رجلين من مزينه احدهما عن ا ل آ خ ر أ ح د ه م ا عبد الله بن عمرو بن عويم و ا ل آ خ ر غالب بن ا ل أ ب ج ر قال مسعر أ ر ى غالبا الذي أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حدثنا حدثنا بن بكار سهل وخيب ع نهى ابن طاووس بن شعيب ابي عن عن عمر عن ج د قال ن ه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ا ل ا ه ل ي ة وعن الجلاله عن ركوبها واكل لحمها حدثنا حقص بن عمر النمري حدثنا بن النمري عن ابن عن ابي عفور قال سمعت ابن ابي اوفا الجراد الله صلى شعبة عمر عفور سمعت مع عليه وسلم رسول وسألته فقال الله الله ستة غزوت سئل ب ع غزوات فكنا نأكله النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أ ك ث ر ج م و د الله لا آ ك ل ه ولا أ ح ر م ه فقال أبو داود رواه المعتمر عثمان عن أبي عن أبي النبي صلى الله سلمان صلى عليه وسلم لم أبو أبي أبي يذكر عن عن عن حدثنا نصر بن علي وعلي ب عبد الله قال حدثنا زكريا بن يحيى بن ع م ا ر ة عن أ ب ي العوام الجزار عن أ ب ي عثمان النهدي عن سلمان أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله فقال أ ك ث ر جند الله قال علي اسمه فائد يعني أ ب ابا العوام قال أ و د و و د ر العوام ه حماد بن س م ن أبي ا ل ع عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه عبدت النبي سلمان حدثنا أحمد بن حرفتنا أبي أحمد يذكر وسلم لم الله صلى يحيى بن سليم من الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير حدثنا ابن جابر الله بن بن عبد عن عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ل ق ى البحر أ و جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تاكلوه قال أبو داود روى هذا الحديث الثوري أبو روى على أوقفوه سفيان عن وحماد من ضعيف جابر وجه أيضا عن أ ب ي ذئب عن أ ب ي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره ان رجلا نزل ا ل ح ر ة ومعه أ ه ل ه وولده فقال رجل إ ن ن ا ق ة لي ظلت ف إ ن وجدتها ف أ م س ك ه ا فوجدها فلم يجد صاحبها فمرض ت فقالت ا م ر أ ت ه انحرها ف أ ب ى فنفق فقال اتلفها حتى نقدد شحمها ولحمها و ن أ ك ل ه فقال حتى أ س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ت ا ه ف س أ ل ه فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال فكلوها قال فجاء صاحبها ف أ خ ب ر ه الخبر فقال هلا هل كنت نحرتها قال استحييت منك حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ا ل ف ض بن د ك ي ن حدثنا ع ق ب ة بن وهب بن ع ق ب ة العامري قال سمعت أ ب ي يحدث عن الفجيع العامري أ ن ه أ ت ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من لنا البيت يحل قال ما طعامكم قلنا نغتبق و ن ط ب ح قال أ ب و نعيم فسره لي ع ق ب ة قدح غ د و ة وقدح ع ش ي ة قال ذاك و أ ب ي الجوع ف أ ح ل لهم ا ل م ي ت ة على هذه ا ل ح ا ل قال أ ب و داود الغبوق من آ خ ر النهار والصبوح من أ و ل النهار حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أ ب ي رضمه اخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن و ا ق د عن أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت ان عندي خ ب ز ة بيضاء من ب ر ة ث م ر ا ء م ل ب ق ة بسمن و ل ب ن فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال في أ ي شيء كان هذا قال في ع قال فع قال ابو ل ا داود هذا حديث م ن ك ر قال ابو داود وايوب ليس هو ا ل س خ ي ا ن ي حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا حدثنا حدثنا فدعا ثبوك عثمان بن عيينة عن عمر بن منصور عن الشعب عن ابن النبي بجبنة بتكين بن بن ابراهيم الشعب قال اتي النبي صلى الله معاوية هشاب أبي شيبة عمر عمر عليه في وسلم فتم وقطع صلى حدثنا سفيان عن محارب بن ديثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ل إ د ا م الخل حدثنا أ ب و الوليد ا ل ط ي ا ر ي ومسلم بن إ ب ر ا ه ي م قال حدثنا المثنى بن سعيد عن ط ل ح ة بن نافع عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ل إ د ا م الخل حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن وهو أ خ ب ر ن ا يونس عن ابن حدثني عطاء بن أ ب ي رباح ان جابر بن عبد الله قال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أ ك ل ثوما أ و بصلا فليعتزلنا أ و ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته و إ ن ه أ ت ي ببدر فيه خ ض ر ا ت من البقول فوجدنا لها ريحا ف س أ ل ف أ خ ب ر بما فيها من البقول فقال قربوها بعض أصحابه كان معه فلما ر آ ه كره اكلها قال كُلْ لَا فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي قال احمد بن صالح ببدر فسره بن وهب طبق حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن وهب أ خ ب ر ن ي ع م ر أ ن بكر بن س و ا د ة حدث أ ن أ ب ا ا ل نجيب مولى عبد الله بن سعد حدث أ ن أ ب ا سعيد الخدري ة حدث أ ن ه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ث و م والبصل وقيل يا رسول الله و أ ش د ذلك كله الثوب م أ ف ت قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن أ ك ل ه منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن ح ذ ي ف ة أ ظ ن ه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة بين عيني ومن أكل من بين عينيه تفل تجاه تفله القبلة أكل البقلة جاء هذه يقربن حدثنا شيدان بن, بن فروه حدثنا ابو هلال حدثنا حميد بن هلال عن ابي برده عن المغيره بن شعبه قال اكلت ثوما فاتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت برده فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريحة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من اكل من هذه الشجره فلا يقربنها حتى يذهب ريحها او ريحه فلما قضيت ا ل ص ل ا ة جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لتعطيني يده قال فادخلت يده في كم قميصي الى صدري فاذا انا معصوب صلاه قال إ ن لك عذرا حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا أ ب و عامر عبد الملك بن ع م ر حدثنا خالد بن م ي س ر ة يعني العقار عن م ع ا و ي ة بن ق ر ر عن أ ب ي ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من م أ ك ل ه ان فلا ي ق ر ب مسجدنا وقال إن كنتم لابد آ ك ل ي ه م ا ف أ م ي ت و ه م ا طبخا قال يعني البصل والثوم حدثنا مسدد حدثنا الجراح أ ب و وكيع عن أ ب ي إ س ح ا ق عن شريف عن علي عليه السلام قال نهي عن أ ك ل ث و م إ ل ا مطبوخا قال أ ب و داود شريك بن حنبل حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى أ خ ب ر ن ا و حيوه د ث ن ا بن شريح حدثنا ب ق ي ة عن بحير عن ق ا ل د عن أ ب ي زياد خيار بن سلمه انه س أ ل عائشه عن البصل فقالت إ ن آ خ ر طعام أكله رسول ا ل ل ه صلى الله عن ل وسلم طعام فيه بطل ي فيه ه طعام ح د ث ا هارون بن عبد الله حدثنا حدثنا عمر بن حدثنا أبي. عن محمد بن عبد ب حف أ يوسف عن عن بن محمد يحيى يزيد أبي أ ا ل ر عن ي و بن عبد الله بن سلام قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ذ ك س ر ة من خبز شعير فوضع عليها ثمره وقال هذه ادام هذه حدثنا الوليد بن عطبة. حدثنا مروان بن محمد. حدثنا بيمان بن بلال حدثني هشام بن حدثني عزيم هشام عائشة رضي الله عنها عن عن عروة رضي قال ق النبي ا ل صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أ ه ل ه حدثنا محمد بن عمرو بن جبل حدثنا سلم بن ق ت ي ب ة أ ب و ق ت ي ب ة عن همام عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن أ ن س بن مالك قال أتي بتمر النبي عليه عتيح صلى الله عليه وسلم بتمر عتيح فجعل يفتشه فجعل يخرج السوس منه حدثنا محمد واصل بن فذكر حدثنا بن عبد الاعلى حدثنا ابن فضيل عن ابي اسحاق عن جبله بن سحير عن ابن عمر قال نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن أصحابه حدثنا حق ابن النمري عمر حدثنا إبراهيم بن سعيد د عن أ ب عن ع ب الله بن جعفر أ نصير النبي ل الله ل ى ع ه وسلم كان يأكل القتاء ل كان ا ب ط ب حدثنا سعيد بن نصير حدثنا ابو أ أ س ا م ة حدثنا هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الله الله البطيخ بالرطب فيقول حر هذا ببرد هذا نفر رسول حر ببرد وسلم فيقول صلى عليه وبرد هذا بحر هذا حدثنا محمد بن الوزير حدثنا الوليد بن م ز ي د قال سمعت ا بن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابني ب س ر ا ل س ل م ي ي ن قالا دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى و إ س م ا ع ي ل عن برج بن سنان عن عطاء عن جابر قال كنا نازو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آ ن ي ة المشركين و أ س ق ي ت ه م فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم حدثنا نصر بن عاصم حدثنا محمد بن شعيب أ خ ب ر ن ا عبد الله بن العلاء بن زبر عن أ ب ي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أ ب ي ث ع ل ب ة الحشني أ ن ه س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آ ن ي ت ه م الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن وجدتم غيرها فكلوا فيها ا و و ش ر ب وان لم تجدوا غيرها فرحضوها بالماء وكلوا واشرفوا حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أ ب و الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ م ر علينا أ ب ا ع ب ي د ة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من ث م ر لم نجد له غيره الماء فاتيناه ت ك ي ن يومنا الليل بعطينا كهيئة الكثيب وكنا وانطلقنا ثم بالماء الضخم نضرب نهله فنأكله لنا الخبر ساحل البحر إلى على فرفع ف أ ف إ ذ ا هو د ا ب ة ت د ع العنبر فقال أ ب و ع ب ي د ة م ي ت ة ولا تحل لنا ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم إ ل ي ه فكلوا ف أ ق م ن ا عليه شهرا ونحن ث ل ا ث م ا ئ ة حتى سمنا فلما قدمنا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أ خ ر ج ه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه ف أ ر س ل ن ا منه إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ك ل حدثنا مسدد حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن م ي م و ن ة أ ن فاره وقعت في سم ف أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ل ق و ا ما حولها وكلوا حدثنا أ ح م د بن سفيان و ع صالح والحسن بن علي واللفظ للحكح ق ا ل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن عن أبي بن معمر الزهري هريرة عن عن عن المسي سعيد قال ق الحسن رطول الفأرة وسلم وقعت فألقوها وما الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن إذا كان جامدا في فإن و وإن تقربوا ل فلا قال ل ه ا كان مائعا ا ح قال عبد الرزاق وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن م ي م و ن ة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق اخبرنا عبد الرحمن بن بو ذوي عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن م ي م و ن ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن ابن المسيل حدثنا احمد بن حنبل حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المخبري عن ابي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إذا الدباب عليه وسلم إذا وقع في إناء أ حدثنا ك كله م فامقلوه فإن في وفي شفاء فيه جناحي هداء وفي الآخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي يتقي فليغلسه وإنه أحد ح موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن ثابت عن أ ن س بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا أ ك ل طعاما لعق ا ط ا ب ع ه ا ل س ل ا م وقال إ ذ ا سقطت ل ق م ة أ ح د ك م فليمط عنها ا ل أ ذ ى و ل ي أ ك ل ه ا ولا يدعها للشيطان و أ م ر ن ا أ ن ن س ل ت الصحفه وقال إ ن أ ح د ك م لا يدري في أ ي طعامه يبارك لك حدثنا, القعنبي حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا صنع ل أ ح د ك م خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه ل ي أ ك ل ف إ ن كان الطعام م ش ف و ه ا فليضع في يده منه أ ك ل ة أ و أ ك ل ت ي ن حدثنا, حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عطاء عباس قال قال, قال رسول الله صلى الله جريج صلى رسول وسلم صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ك ل أ ح د ك م فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو ل ع ق ه او حدثنا حدثنا النفيري أ ب معاوية هشام الرحمن مان وسلم عن عروة عن عبد سعد عن ابن كعب بن عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ابن النبي الله كان بثلاث ولا أبيه يأكل ينسح يده بن بن بن أن صلى حتى يلعقها حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ثور عن خالد بن معدن ا عن أ ب ي ا م ا م ة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا رفعت المائده قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا حدثنا محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن سفيان عن أ ب ي هاشم الواسطي عن إ س م ا ع ي ل بن رباح عن أ ب ي ه أ و غيره عن أ ب ي سعيد ا ل خ ض ر ي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أ ط ع م ن ا وسقانا وجعلنا مسلمين حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن و ه أ خ ب ر ن ي سعيد بن أ ب ي أ ي و ب عن أ ب ي عقيل الخرشي عن ابي عبد الرحمن القبلي عن ابي ايوب الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل او شرب قال الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم ي غ س ل ف أ ص ا ب ه شيء فلا يلومن إ ل ا نفسه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و أ ح م د حدثنا سفيان عن يزيد ابي خالد الدالاني عن رجل عن جابر بن عبد الله قال صنع أبو الهيث ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما قال ي ب ان أخاكم قالوا وما رسول الله وما قال يا إتابته الرجل إ ذ ا دخل بيته ف أ ك ل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إ ث ا ب ت ه حدثنا م خ ل د بن خالد حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن ثابت عن ومع انس ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء إ ل ى سعد بن عباده فجاء بخبز وزيت فاكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل الأبرار عندكم طعامكم الصائمون وصلت عليكم ا ل م ل ا ئ ك ة حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا ش ع ب ة عن زياد بن علاقه عن أ س ا م ة بن شريد قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه ك أ ن م ا على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء ا ل أ ع ر ا ب من هاهنا وهاهنا فقالوا يا رسول الله أ ن ا تداوى فقال تداووا ف إ ن الله عز وجل لم يضع داء إ ل ا وضع له دواء غير داء واحد الهرم حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أ ب و داود و أ ب و عامر وهذا لفظ أ ب ي عامر عن خليف بن سليمان عن أ ي و ب بن عبد الرحمن بن ص ع ص ع ة ا ل أ ن ص ا ر ي عن يعقوب بن أ ب ي يعقوب عن أ م المنذر بنت خيس ا ل أ ن ص ا ر ي ة قال دخل دوالي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي عليه السلام وعلي ولنا دوالي معلقة فقام رسول الله صلى الله عليه ومعه ناقه فقام يأكل علي يأكل منها وقام علي يأكل فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مه انك ناقه حتى كف علي عليه السلام قال وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أ ص ب من هذا فهو أنفع لك قال أ ب و داود قال هارون العدويه حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أ ب ي سلمه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير حدثنا محمد بن الوزير حدثنا、يحيى. يعني ابن حسان حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي. حدثنا مما تداويتم فالخجامة الوزير الدمشقي يحيا الموالي في فائد شيء خير أبي محمد عبد به عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن عليه ابن ابن مولاه خاظم وسلم رسول الله سلا الله صلى الله ابي جدته قال ما كان احد ي ش ت ك ل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في ر أ س ه الا قال احتجج ولا وجعا في رجليه الا قال ا ض ب ه م ا حدثنا عبد بن الدمشقي وكثير بن حدثنا الرحمن بن بن عن ابراهيم عبيد قالا الوليد ثوبان عن عن أ ب ي ك ب ش ة الالمري قال كثير إ ن ه حدثه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه وهو يقول من أهراق من هذه الدماء فلا يضره أن لا بشيء بشيء حدثنا مسلم إبراهيم حازم وسلم احتجم أن حدثنا ابن حدثنا يعني ابن حازم حدثنا عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخضعين أهراق هذه يضره الله جرير فلا لا يتداوى قسادة ثلاثا والكاه صلى عليه بشيء بشيء في قال معمر احتجمت فذهب عقلي حتى كنت أ ل ق ن ف ا ت ح ة الكتاب في ص ل ا ة وكان احتجم على هامته حدثنا أ ب و ت و ب ة الربيع بن نافع حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أ ب ي ه عن, عن أبي ه ر ي ر ة قال قال رسول عشرة عشرة وعشرين وسلم لسبع وتسع موسى وأحدى الله صلى الله عليه كل احتجم عشرة عشرة وعشرة وعشرة وعشرة كان شفاء دا حدثنا من من ق ا س م ا ع ي ل أ خ ب ر ن ي أ ب و ب ك ر ة بكار بن عبد العزيز أ خ ب ر ت ن ي عمتي ك ب ش ة بنت أ ب ي بكره وقال غير موسى ك ي س ة بنت أ ب ي بكره ان أ ب ا ه ا كان ينهى أ ه ل ه عن الحجامه يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه س ا ع ة لا يرقى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا بن عن أبي الزبير عن إبراهيم هشام الزبير جاب مسلم أبي أن رسول وسلم الله صلى الله عليه ا حدثنا ت ج م من على وركه من وسء كان ح محمد بن سليمان ا ل أ ن ب ر ي حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ابي ل أ أ ع عن م ش سفيان عن جابر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ب ي طبيبا ا فقطع ق ع منه ر حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن مقرر عن عمران بن حسين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أ ف ل ح ن ا ولا أ ن ج ح ن ا قال أ ب و داود وكان يسمع تسليم ا ل م ل ا ئ ك ة فلما اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع إليه ح د ث ن اليه موسى م س إ ا ع ي حدثنا حماد عن أ ب الزبير جابر عن النبي صلى ل عن أن عليه وسلم كواسعة ابن معاذ من رميته حدثنا عثمان بن ابي ش ي ب ة حدثنا احمد بن اسحاق حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ا س ت ع ت حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا عقيل بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشره فقال هو من عمل الشيطان حدثنا عبيد الله بن عمر بن م ي س ر ة حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أ ب ي أ ي و ب حدثنا شرحتي ل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع ا ل س ن و خ ي قال سمعت عبد ع بن الله م رسول يقول م ع ت ر س الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أ ب ا ل ي ما أ ت ي ت إ ن أ ن ا ش ر ف ت شرياقا أ و تعلقت ت م ي م ة أ و قلت الشعر من قبل نفسي قال أ ب و داود هذا كان للنبي صلى الله خاصة أثرياء للنبي يعني صلى عليه وسلم خاصة. وقد رخص فيه رخص وقد قوم يعني أثرياء. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن بشر حدثنا يونس بن أ ب ي إ س ح ا ق عن م ج ا ه د عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث ح حدثنا محمد ب بن ي كثير ث أ ر ن ا س ف ا ابن خالد المسيد الرحمن ن عن عن بن عن بن عن سعيد بن خالد. عن سعيد بن عن عبد أبي ذئب بن、عثمان. ان طبيبا س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في جواب فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة حدثنا ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسى ثم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم ق ا ل د ا مخلدا فيها أ ب د ا حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا ش ع ب ة عن سماك عن ع ل ق م ة بن وائل عن أ ب ي ه ذكر طارق بن سويد أ و سويد بن طارق س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ثم س أ ل ه فنهاه ق ا ل له يا نبي الله إ ن ه ا دواء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها د ا ء حدثنا محمد بن ع ب ا د ة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن عياش عن ث ع ل ب ة بن مسلم عن أ ب ي عمران ا ل أ ن ص ا ر ي عن أ م الدرداء عن أ ب ي الدرداء قال قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام حدثنا إ س ح ا ق بن إ س م ا ع ي ل حدثنا سفيان عن ابن أ ب ي نجيح عن مجاهد عن سعد قال مرضت مرضا أ ت ا ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على ف ؤ ا د فقال إ ن ك رجل م ف ق و د ائت ي الحارث بن ك ل د ة أ خ ا س ق ي ف ف إ ن ه رجل ي ت ط ب ب ف ل ي أ خ ذ س ب ع ة ا م ر ا ت من عجوه ا ل م د ي ن ة فليلجاهن بنواهن Gracias.、Bueno. ثم بهم ليلدك حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد بن ابي وقاه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرات لم اليوم سم حدثنا تصبح سبعة عجوة يضره ذلك ولا ذلك دمشطن قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أ ع ل ق ت عليه من ا ل ع ذ ر ة فقال علام ة ا ل ض غ ر ن اولادكن ا بهذا العلاق عليكن ا بهذا العود الهندي ف إ ن فيه س ب ع ة أ ش ف ي ه منها ذات الجم يصعط من ا ل ع ذ ر ة ويلد من ذات الجم قال القط داود يعني بالعود حدثنا حدثنا حدثنا أبو أحمد بن يونس حدثنا زفير حدثنا عبد يونس يعني زفير رسول بن بن سعيد الله عثمان ابن ا بن بن بن جبير ب عن عن ع خثيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض ف إ ن ه ا من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم و إ ن خير أ ك ح ا ل ك م الاثمد ي ج ل البصر وينبت الشعر ز ا ق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أ ب و ه ر ي ر ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا جرير عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م عن ا ل أ س و د عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال ت كان يثمر العائن فيتوضا ثم يغتسل منه المعين حدثنا الربيع بن نافع أ ب و ت و ب ة حدثنا محمد بن م ه ا ج ر عن أبيه عن أ س م ا ء بنت يزيد بن السكن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا اولادكم سرا ف إ ن الغيل يدرك الفارس فيتعثره عن ق ر س ه حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أ خ ب ر ن ي ع ر و ة بن الزبير عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ج د ا م ة ا ل أ س د ي ة أ ن ه ا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أ ن أ ن ه ى عن ا ل غ ي ل ة حتى ذكرت أ ن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أ و ل ا د ه م قال مالك ا ل غ ي ل ة أ ن يمس الرجل ا م ر أ ت ه وهي ترفع حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة حدثنا ا ل أ ع م ش عن ع م ر بن م ر ة عن يحيى بن الجزار عن ابن أ خ ي زينب ا م ر أ ة عبد الله عن زينب ا م ر أ ة عبد الله عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الرقى والتمائم والتوله شرك قالت قلت لم ا تقول هذا والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أ خ ت ل ف إ ل ى فلان اليهودي يرقيني ف إ ذ ا رقاني سكنت فقال عبد الله إ ن م ا ذاك عمل الشيطان كان ينقصها بيده ف إ ذ ا رقاها كف عنها إ ن م ا كان يكفيك ان تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذهب ا ل ب أ س رب الناس اشف أ ن ت الشافي لا شفاء إ ل ا ش ف ا ء شفاء لا يغادر سقما حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقيه ة إلا من عين أو الا سرح أخبرنا ل من عين ن بن عبد الرحمن عن عمر ح ي ع ي و س ف بن م ح م د وقال ابن صالح محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه دخل على ثابت بن قيس قال أ ح م د وهو مريض فقال اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس ثم أ خ ذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه قال أبو د ابو و د قال ا ن السرح ي س ف بن م م ح د وهو ا ل و ا ب حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرني م ع ا و ي ة عن عبد الرحمن بن جبير عن, عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في ا ل ج ا ه ل ي ن فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا ب أ س ب ا ل ر ق ا ما لم تكن شركا حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا مهدي بن إبراهيم المسلسي عن ل ي ب مسر عن عبد الشفاء ع بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن عن ز ز ي كيسان أبي سليمان أبي بن بن بن بكر بن سليمان بن أبي حكمة صالح بنت عبد الله قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا عند ح ف ة وقال لي أ ل ا تعلمين هذه ر ق ي ة ا ل ن م ل ة كما علم فيها الكتاب ة حدثنا حدثنا الواحد حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد بن عصم حدثتني جدتي الرباب قال ت سمعت سهل ا بن حنيف يقول مررنا بسير فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما فنمي ذلك إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعود قال ت فقلت ي ابو سيدي نفس رقية في والرقى أو أو طالحة فقال لا إلا ل أو حمة أو لبغة قال أبو داود ا ل ح م ة من الحياه وما ي س ع ح د ث ن ا سليمان بن داود حدثنا شريك وحدثنا ا شريك بن ل ع ب العنبري بن أخبرنا العباس بن ذريح عن الشعبي قال العباس ا حدثنا هارون قال س عن عن عن شريك ذريح يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ر ق ي ه الا من عين أ و ح م ة أ و دم يرقى لم يذكر وهذا لفظ قال قال أرقيك برقية قال قال أنا يعني لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله رسول بلى يعني فقال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أ ن ت ش ا ف ي لا شافي إ ل ا أ ن تشفه ي شفاء لا يغادر سقما ل الله ك عن, مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمر بن عبد بن أن بن يزيد خصيفة ابن كعب قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انسح بيمينك سبع مراه وقل أ ع و ذ بعزه الله وقدرته من شر ما أ ج د قال ففعلت ذلك ف أ ذ ه ب الله عز وجل ما كان بي فلم أدى الآم به أهلي حدثنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا او اشتكاه اخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك اخفر لنا وخطايانا انت حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن ع م ر بن شعيب عن ابيه عن جده التام من غضبه وشر ومنهم ذات الشياطين و أ ن يحفرون وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه علي حدثنا أ ح م د بن أ ب ي س ر ي د ا ل غ ا ز ي أ خ ب ر ن ا مكي بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا يزيد بن أ ب ي عبيد قال ر أ ي ت أ ث ر ض ر ب ة في س ا ق س ل م ة فقلت ما ه ذ ا قال أ ص ا ب ت ن ي يوم خيبر فقال الناس أ ص ي ب س ل م ة ف أ ت ي ب ي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث في ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعه ة حدثنا ز ي أبي شيخ ر حرب بن بن وعثمان قال حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عبد ربه يعني ابن سعيد عن عمره عن ع ا ئ ش ة قالت للانسان ن ب ي ص ى ل ل عليه وسلم يقول ل ل ه إ إ ذ ا اشتكى يقول بريقه ثم قال به في التراب ت ر ب ة أ ر ض ن ا ب ر ي ق ة بعضنا يشفى ث ق ي م ن ا ب إ ذ ن ربنا حدثنا, مسدد حدثنا يحيى عن زكريا قال حدثني عامر عن خارجه بن الصلص ت ل م ي ن ي عن عمه انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم ثم اقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال اهله انا حدثنا ان صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندك شيء تداويه فرقيته ب ف ا ت ح ة الكتاب فبرق فاعطوني مائه شاه ل ل عليه وسلم ا ل صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ت فقال هل إ ل ا هذا وقال مسدد في موضع آ خ ر هل قلت غير هذا قلت لا قال خذها فلعمري ا لمن أ ك ل ب ر ق ي ة باطل لقد أ ك ل ت برقيه ة حق حدثنا عبيد ا ل ل بن معاذ حق د وحدثنا بن بشار حدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة عن عبد ث ن ابن ابن عن, الشعبي عن خارجة بن عن عن ابن عن ا بشار الله السفر الشعبي خارجة أبي أبي أنه شعبة جعفر مر عمه الصل ا ل فرقاه ب ف ا ت ح ة الكتاب ث ل ا ث ة أ ي ا م غ د و ة و ع ش ي ة كلما ختمها جمع بزاقه ثم ت ف ل ف ك أ ن م ا أ م ش ط من عقال ف أ ع ط و ه شيئا ف أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر م ع ن ا حديث م س د د حدثنا أ ح م د بن يونس حدثنا زهير حدثنا س ه ي ل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه قال سمعت رجلا من أ س ل م قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أ ص ح ا ب ه فقال يا رسول الله ل د غ ت ا ل ل ي ل ة فلم أ ن م حتى أ ص ب ح قال ماذا قال أقرب قال اما انك لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق لم تضرك ان شاء الله حدثنا ح ي و ا بن شريح حدثنا بخيه ح د ث ن ا ا ل ز ب ي د ي عن الزهري عن خارق يعني ابن مخاش عن ابي هريره ة قال اتي اليابي صلى ل ل عليه وسلم بلليغ لدغته عقرب قال ر ب ق فقال لو قال اعود بكلمات الله التام لو من شر ما شر لم يلدغ لم المتوكل الخدري مسدد يضر أبي أبي أبي تعيد حدثنا حدثنا أو أبو أن عوانة بشر ر عن عن عن فقال ا أصحاب النبي صلى الله من صلى عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها بحي من أحياء العرب فقال بعضهم إ ن سيدنا لدغ فهل عند أ ح د منكم شيء ينفع صاحبنا فقال رجل من القوم نعم والله إني لأرقي إني ولكن استضفناكم ف أ ب ي ت م أ ن ت ض ي ق و ن ما أ ن ا براق حتى تجعلوا لي ج ع ل ا فجعلوا له قطيعا من الشاء ف أ ت ا ه ف ق ر أ عليه أ م الكتاب ويدخل حتى برا ك أ ن م ا أ ن ش ط من عقال ا ف أ و ف ا ه م جعلهم الذي صالحوهم عليه فقالوا اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستامره فغدا و على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين علمتم انها رقيه احسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسفكه حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي وحدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ش ع ب ة عن عبد الله بن أ ب ي سفر عن الشعبي عن خارجه بن الضلط ا ل ت ن ي م ي عن ع م ي قال أ ق ب ل ن ا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ت ي ن ا على حي من العرب فقالوا إ ن ا انبتنا أ ن ك م جئتم من عند هذا الرجل بخير فهل فإن في فقلنا فجاءوا معتوها بمعتوهم القيود قال قال القيود قال عليه عندكم عندنا نعم من دواء أو فقرأت رقية في ف ا ت ح ة ا ل ك كلما ت ختمتها ا ثلاثة أيام ب ثم غدوة وعشية كلما ختمتها أجمع أ بزاقي د فاعطوني ك أ ن م نشط من ق قال ا ل ف أ ع جعلا فقلت لا حتى أ س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ك ل فلعمري من أ ك ل ب ر ق ي ة باطل لقد أ ك ل ت ب ر ق ي ة حق حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن مالك شهاب عائشة زوج النبي صلى الله عليه عروة وسلم زوج أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا اشتكى ي ق ر أ في نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد و ج ع ه كنت أ ق ر أ عليه و أ م س ح عليه بيده رجاء بركتها حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا نوح بن يزيد بن س ي ا ر حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن سعد عن محمد بن إ س ح ا ق عن هشام بن ع ر و ة عن ابيه عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال أ ر ا د ت أ م ي أ ن تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أ ق ب ل عليها بشيء مما تريد حتى أ ط ع م ت ن ي ا ل ق ت ا ء بالرطب فسمنت عليه ك أ ح س ن السمن ح د ث ا ح ن موسى بن اسماعيل حدثنا حماد وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حماد بن سلمه عن حكيم ا ل أ س ر م عن أ ب ي ت م ي م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أ ت ى كاهنا قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول ثم اتفقاه أو أتى مرأة قال مسدد امرأته أو أتى مرأة أ مستد مستد م ر حاؤظة قال قال في دبرها وقد برئ مما انزل على محمد حدثنا ابو بكر بن ابي ش ي ب ة ومسدد المعنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الاخنث عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد حدثنا ا ل ق ع ن ب ي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني أ ن ه قال صلى لنا رسول الله صلاه ى ل ل عليه وسلم ل ص الصبح ة ا ب ا ل ح د ي ب ي ة في إ ث ر سماء كانت من الليل فلما انصرف أ ق ب ل على ن ا فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم ق اعلم ل قال, قال أصبح من ب ا وكافر د ر ن مؤمن ا الله بفضل فذلك وبرحمته بي وأما قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك و ك ا ل ك كافرا بي مؤمن بالكوكب حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عوف حدثنا حبان قال غير مسدد حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيطه عن أ ب ي ه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافه والطيره والطرق من الجبس الطرق الزجر والعيافة الخطر حدثنا ابن بشار قال قال, محمد بن جعفر قال عوف العيافة الطير والطرق الخط يخط في الأرض حدثنا حدثنا يحيا الحجاج الصواف جعفر زجر عوك عن يخط في حدثني يحيا محمد مكدد بن ابن أبي عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار عن معاويه ة بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون قال كان نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء يخط فمن وافق خطه فذاك حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن س ل م ة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ص ي ر ه شرك ثلاث ة وما منا إ ل ا ولكن الله يذهبه بالتوكل حدثنا محمد بن المتوكل العقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن أ ب ي سلم عن أبي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا ق ي ر ة ولا صفر ولا هام فقال اعرابي ما بال الابل تكون في الرمل ك أ ن ه ا اصدباء فيخالقها البعير ا ل أ ج ر ب فيجربها قال فمن أ ع د ى ا ل أ و ل قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوردن ممرض على مصحف قال فراجعه الرجل فقال أ ل ي س قد حدثنا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامه قال أ ل م احدثكموه قال الزهري قال أ ب و سلمه قد حدث به وما سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة نسي حديثا قط غيره حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا ه ا م ة ولا نوء ولا صفر حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي أ ن سعيد بن الحكم حدثهم قال أ خ ب ر ن ا يحيى بن أ ي و ب حدثني ا بن عجلان حدثني القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أ س ل م عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أول ق ا ل أ ب و د ا ل قرا على ا ل ح ا ر ف ا بن مسكين وانا شاهد اخبركم اشهب قال سئل مالك عن قوله لا صفر قال ان اهل الجاهليه كانوا يحلون صفر يحلونه عامه ويحرمونه عاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر حدثنا محمد بن المصفى حدثنا بقيه قال قلت لي محمد يعني ابن راشد قوله هام قال كانت ا ل ج ا ه ل ي ة تقول ليس أ ح د يموت فيدفن إ ل ا خرج من قبره هامه قلت فقوله صفر قال سمعت أ ن أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة يستشتمون بصفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر قال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في يقولون هو يعدي فقال البطر كانوا لا صفر هو حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام عن ق س ا د ة عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا خيره ويعجبني الفأل الصالح الصالح ي عن سهيل عن رجل عن أبي هريرة أن رسول وسلم هريرة الله رجل صلى الله عليه أبي كلمة سمع ف قال أخذنا فألك من يقول حدثنا يحرى بن حدثنا بن حدثنا ابن جريت عن عاطم جريت أبو خلف عطاء ا ل ي ق الناس الهامه ص ف في ر وجع يأخذ قال التي م ة ا تصرخ هامه الناس وليست بهامه الانسان انما هي دابه حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وقيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن عروه بن عامر قال احمد القرشي ن قال ذكرت ا ل ص ي ر ة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ح س ن ه ا الفال ولا ترد مسلما ف إ ذ ا ر أ ى أ ح د ك م ما يكره فليقل اللهم لا ي أ ت ي بالحسنات إ ل ا أ ن ت ولا يدفع السيئات إ ل ا أ ن ت ولا حول ولا قوه ة إلا إ مسلم بن إبراهيم حدثنا ا بك بن ب ر ي م ح د ث ن الا هشام عن قتادة ا عن عن عبد ل ه أبيه بن بريدة عن أبيه أن ل ن بك ي عليه صلى الله عليه وسلم ا لا ن يستطيع وكان إ ذ ا بعث عاملا س أ ل عن اسمه ف إ ذ ا أ ع ج ب ه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه وان كره اسمه رؤي فراغية ذ ل كراهيه في وجهه وإذا ي ة ذلك في وجهه وإذا حدثنا, حدثنا أبال دخل حدثني قرية يحي أن ان ل ح ض ر م ي ب لاحق المسيح مالك حدثت تعيد تعيد عن عن بن بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ه ا م ة ولا عدوى ولا ط ي ر ة و إ ن تكن ا ل ط ي ر ة في شيء ففي الفرح و ا ل م ر أ ة والدار حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ح م ز ة وسالم بني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار و ا ل م ر أ ة والفرس قال أ ب و داود ق ر أ على الحارث بن مسكي و أ ن ا شاهد أ خ ب ر ك ا بن القاسم قال ت ئ ل مالك عن الشؤم في الفرس والدار قال كم من دار سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آ خ ر و ن فهلكوا فهذا تسيره فيما نرى والله أ ع ل م قال أ ب و داود قال عمر رضي الله عنه ح ف ي ر في البيت خير من ا م ر أ ة لا تلد حدثنا م ح ل د بن خالد وعباس ا ل ع ن ب ر ي قالا حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أ خ ب ر ن ي من سمع ف ر و ه بن مسيك و قال قلت يا رسول الله أ ر ض عندنا يقال لها أ ر ض أ ب ي ن هي أ ر ض ريفنا ونيرتنا و إ ن ه ا و ب ئ ء ه و قال وباؤها ش د ي فقال النبي دعها عنك ف إ ن من الخرف ابتلى حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا بشر بن عمر عن أكرمة عن عمار عن ا إ س ح قال ل طلحة عن أنس بن مالك قال قال ه ابن ابن أبي عن أنس رجل يا رسول الله إ ن ا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أ م و ا ل ن ا فتحولنا إ ل ى دار أ خ ر ى فقل فيها عددنا وقلت فيها أ م و اموالنا ل فقال رسول الله صلى الله عليه ل ن ا س و ر ه ذنيمة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن أبي شيبة محمد حدثنا محمد ف ض ل ابن ف ض ا ل ة عن حبيب ا بن الشهيد عن محمد ا بن المنكدر عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد مشدوم فوضعها معه في القصعه وقال ك ل ثقه بالله وتوكلا عليه حدثني ا هارون بن عبد الله حدثنا أبو بدر حدثني ابو بن ن عبد د ح ث ابو عتبة سليمان م ا ع ي بن ع ا ش حدثني ي س ل بن سليم عن عمرو بن شعيب عن ا ب ي ه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته جرهم ح حدثنا محمد بن المثنى. حدثني م المثنى الصمد عبد、الصمت. حدثنا, همام. حدثنا عبد بن ا حدثنا عبداثن الجريري م عمر عن عيب عن أبيه عن أبي النبي أن جده الله عليه صلى وسلم قال أ ي م ابو ع د كاتب على مئة أ ق ي ة فأداها داود ليس هو عباس الجريري قالوا هو وهم ولكنه هو شيخ آخر. حدثنا مسرهد الظهري مصدد مكاثب أم سلم حدثنا ابن حدثنا سفيان عن عن شيخ آخر نبهان مكاتب أم سلم قال سمعت أ م س ل م ت قال و ل ق لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن كان ا ل إ ح د ى ك ن مكاتب فكان عنده ما يؤدي هل تحت جبن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ خ ب ر ت أ ن ب ر ي ر ة جاءت ع ا ئ ش ة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها ع ا ئ ش ة ارجعي إ ل ى أ ه ل ك ف إ ن أ ح ب أ ن أ ق ض ي عنك كتابته ويكون ولاؤك لي ف ع ل فذكرت ذلك ب ر ي ر ة ل أ ه ل ه ا ف أ ب و ا وقالوا إ ن شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاعتقي ف إ ن م ا الولاء لمن أ ع ت ق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أ ن ا س يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له و إ ن شرطه م ئ ة م ر ة شرط الله أ ح ق واوثق أ و ق ح د ث ن م س إسماعيل ى بن ح د ن ا ر ي عن عروة عن, عن عائشة الله عنها ابن هشام الله رضي فقال ان ة أهلي في على ستق أواء احب اهلك ان اعدها عده واحده و أ ع ت ق ك ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت الى أ ه ل ه ا وساق الحديث نحو الزهري زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في اخره ما بال وقال ا وقال ل و ل ا ء ل م ن ا وقال ح د ث ن عبد ا ع ز ز ي يحيى بن ب وقال ا ح حدثني محمد ح ر ا ابن سلمة عن ابن ن يعني عن ي سلمة س ا ق عن محمد ا ل ز ب ي ر ر عن ع وقال ز ب ي رضي ر عن عائشة رضي الله عنها الله ق ا ل ت وقعت جويريه بن ت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس او بن ع الله فكاتبت على نفسها وكانت على العين ملاحة تأخذها العين قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فجاءت ت س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها فلما قامت على الباب فرايتها كرهت مكانها وعرقت رسول الله صلى الله ه منها وسلم سيرى منها مثل الذي ي ر أ فقالت يا ا رسول ل ل أ ن جويرية بنت الحال وإنما أمري يخص بنت كان من الحال ما لا فعليه وإني و قال ع ت في سثن ب ابن ابن ت كاتت غيث وإني شمان ع ى نفسي فجئتك أسألك في أسألك كتابت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك إ ل ى ما هو خير منه قال وما هو يا رسول الله قال اؤدي عنك كتابتك و أ ت ز و ج قال قد ف ع ل قال فتسامع تعني الناس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج ج و ي ر ي ا ف أ ر س ل و ا ما في أ ي د ي ه م من السبل و ا أصهار الله صلى الله رسول صلى عليه وسلم ف م ا رأينا مرأة أ كانت ع ظ م بركة على ق و م ه ا م ن ه سببها مئة أهل ا أعتق بيت في مئة من بني المصطلح بني قال ابو داود هذا ح ج ة في ان الولي هو يزوج نفسه حدثنا ن س د د بن مسرهد حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن س ف ي ن ة قال كنت مملوكا لام س ل م ة فقال اعتقك واشترط عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعش فقلت وان لم تشترطي ع ل ي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعش فاعتقتني واشترط حدثنا أ ب و الوليد ا ل ط ي ا ل س ي حدثنا هماما و حدثنا محمد بن كثير المعنى أ خ ب ر ن ا همام عن ق ت ا د ة عن أ ب ي المليح قال أ ب و الوليد عن أ ب ي ه أ ن رجلا اعتق شخصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال ليس لله شريك زاد ابو كثير في حديثه فاجاز النبي صلى الله عليه و سلم ع ش ق ر أخبرني همام عن ق ت النضر د ة عن ا بن أ ن س عن بشير بن نهي عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رجلا ا ع ط ق شخصا له من غلام ف أ ج ا ز النبي صلى الله عليه وسلم ع د ق ه و غ ر م ه ب ق ي ة ث م ن حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا أ ح م د بن علي بن سويد حدثنا روح قالا حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة ب إ ث ن ا ن ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق مملوكا بينه وبين آ خ ر فعليه خلاصه وهذا لفظ ابن سويط حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أ ب ي وحدثنا أ ح م د بن علي بن سويط حدثنا روح حدثنا هشام بن أ ب ي عبد الله عن ق ت ا د ة باسناده في مملوك عتق من مالك إ ن كان له مال ولم يذكر ابن المثنى أ ن نضر بن أ ن س وهذا لفظ ابن سويط حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا أ ب ا ن يعني العفار حدثنا ق س ا د ة عن النضر بن أ ن س عن بشير بن نهيب عن أ ب ي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شخيصا في مملوكه فعليه أ ن يعتقه كله إ ن كان له مال و إ ل ا استسعي العبد غير مشقوق عليه حدثنا نصر بن علي أ خ ب ر ن ا يزيد يعني ا بن زريع وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن بشر وهذا ل ف ظ عن سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة عن ق ت ا د ة عن النضر بن أ ن س عن بشير بن نهي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أ ع ت ق شخصا له أو شخيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إ ن كان له مال ف إ ن لم يكن له مال قوم العبد قيمه عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه قال ابو داود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه وهذا وابن علي. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيا ربط بن, بن أبي علي علي عن محمد سعيد بإزناده داود أبي سعيد قال وموسى بن خلف جميعا عن خ س ا د ة باسناد يزيد بن زريع و م ع ن ا وذكرا فيه السعاده حدثنا القع نبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أ ع ت ق شركا له في مملوك قيمه ع ل ي قيمة العدل ف أ ع ط ى شركاءه حصصهم اعتق عليه العبد و إ ل ا فقد عتق منه ما عتق حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي إسماعيل الله مؤمل عمر صلى عليه أيوب وسلم بمعنى قال وكان نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقل حدثنا سليمان بن داود العسكي حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أيوب الحديث قال فلا س ن موسى الرازي اخبرنا عيسى بن يونس ع د ث ن ا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ع ط ق شركا من مملوك له فعليه عفقه كله إ ن كان له ما يبلغ ثمنه و إ ن لم يكن له مال عتق نصيبه د ن ا نافع ابن النبي الله إبراهيم حدثنا الله أسماء ر أخبر عمر و وسلم موسى ن من بن عن عن عن بمعنى بن عبد بن محمد يحيى سعيد عليه صلى حدثنا ج و ي ر ي ة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك ولم يذكر و إ ل ا فقد عتق منه ما عتق انتهى حديثه إ ل ى و أ ع ت ق عليه العبد على م ع ن ا حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ع ت ق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إ ذ ا كان له ما يبلغ ثمن العبد حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ث ا ل ث عن أ ب ي ه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبة فإن كان العبد اثنين أحدهما كان موسيرا لا وقت ولا شطط ثم يعتق. حدثنا بين نصيبه بن حنبل حدثنا عليه فأعتق يعتق أحمد يقوم قيمة ثم وقت شط ق ا ح م د بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن ق ا ل د عن ابي بشر العنبري عن ابن ا ل ت ل ب عن ابيه ان رجلا اعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يضمنه احمد انما هو يعني التلف وكان ش ع ب ة التغ لم يبين التاء من التاء حدثنا مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن س ل م ة عن ق ت ا د ة عن الحسن عن ث م ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى في موضع اخر عن ث م ر ة بن جندب فيما يحسب حماد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر قال ابو داود روى محمد بن بكر البرساني محمد حماد بن سلمة بن بن عن عن قال ت د ة وعاقم عن ا ح س ن عن عن ثمرة ابو ل ن ي عليه صلى الله س ل مثل ذلك ل م ا ح داود ي ث ق ل ب ج ا و ولم يحدث ذلك الحديث إ ل ا حماد بن س ل م ة وقد شك فيه حدثنا محمد بن سليمان ا ل أ ن ب ا ر ي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن ق ت ا د ة أن عمر بن عمر الخطار ا ل ل رضي ه عنه قال من قال ذا ملك رحم محرم فهو、حر. حدثنا ر ح محمد بن سليمان حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتاده عن الحسن قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا ابو بكر بن أ ب ي ش ي ب ة حدثنا ابو ا س ا م ة عن سعيد عن قتاده عن جابر بن زيد والحسن مثله قال ابو داود س ع ي د أ حفر م ن ح م د حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيلي حدثنا محمد بن س ل م ة عن محمد بن إ س ح ا ق عن خطاب بن صالح مولى ا ل أ ل ص ا ر ي عن أ م ه عن س ل ا م ة بنت معقل ا م ر أ ة من خ ا ر ج ة خيث عيلان قالت قدم بي عمي في ا ل ج ا ه ل ي ة فباعني من الحباب بن عمرو اخي أ ب ي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم ه ل أ فقالت امرأته الآن و ا ل ل ه ت ب ا ي ن ميدينك في ف أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إ ن ا م ر أ ة من خ ا ر ج ة خ ي س عيلان قدم بي ع م ا ل م د ي ن ة في الجاهليه فباعني من الحباب بن عمرو خ ي أ ب ن يسر بن ع م ر فولدت له عبد الرحمن بن الحباب فقالت ا م ر أ ت ه ا ل آ ن والله تباعين في دينك يسر بن عمر فبعث إليه عمر بن فبعت ف قال أعتقوها فاعتقوني إ ذ س م م ب ر ي عليه ق قدم ف ت أ ع وقدم ك م منه ا ل فأعتقوني و على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جارب ن عبد الله قال بعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه أمهات الأولاد الله الله وسلم رسول صلى وسلم وأبي بك فانتهينا كان فلما عمر نهانا حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا هشيم عن عبد الملك بن أ ب ي سليمان عن عطاء و إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد عن س ل م ة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله أ ن رجلا اعتق غلاما له عن جبر منه ولم يكن له مال غيره ف أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع بسبع بيسر مئة أو 900. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا بشر بن بكر أ خ ب ر ن ا ا ل أ و ز ا ع ي حدثني عطاء بن أ ب ي رباح حدثني جابر بن عبد الله في هذا ذا وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق بثمنة والله أنت أبرانيل إن مذكور أ ع ت ق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام ب ث م ا ن م ا ئ ة درهم فدفعها إ ل ي ه ثم قال إ ذ ا كان أ ح د ك م فقيرا ف ل ي ب د أ بنفسه فان كان فيها فضل فعلى عياله فان كان فيها فضل فعلى ذي قرابته او قال على ذي رحمه فان كان فضلا فهاهنا وهاهنا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 وابو كامل حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار حدثنا خالد عن ابي ق ل ا ب ة باسناده ومعناه ولم يقل فقال له قولا شديدا حدثنا وهب بن ب ق ي ة حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد عن ابي ق ل ا ب ة عن ابي زيد ان رجلا من الانصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل أ ن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين حدثنا, مسدد حدثنا حماد بن عن يحيى بن عفيق وأيوب عن محمد حفين زيد أعبد عند اثنين بن عن بن عن بن سيرين عن عمران بن حفين أن يكن النبي بينهم رجلا مال الله موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأيوب فبلغ عفيق عليه أعتق فأقرع صلى فأعتق وأرق ستة أرض له ذلك حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا ابن وهو أ خ ب ر ن ي ابن ل ه ي ع ة و ا ل ل ي ا بن سعد عن عبيد الله بن أ ب ي جعفر عن بكير بن ا ل أ ش ج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ع ت ق عبدا وله مال فمال العبد له إ ل ا أ ن يشترطه السيد حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى أ خ ب ر ن ا جرير عن سهير بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر ا ل ث ل ا ث ة وقال أ ب و ه ر ي ر ة ل أ ن أ م ت ع بصوت في سبيل الله عز وجل أ ح ب إ ل ي من أ ن أ ع ت ق ولد زنيه حدثنا عيسى بن محمد الرملي حدثنا ض م ر ة عن إ ب ر ا ه ي م بن أ ب ي عبله عن الغريف بن الديلميه قال أ ت ي ن ا واسله بن ا ل أ س ق ا ع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه ز ي ا د ة ولا نقصان و قال إ ن أ ح د ك م ل ي ق ر أ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص قلنا إ ن م ا أ ر د ن ا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ت ي ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب صاحب لنا أ و ج ب يعني النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه, منه من النار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا المثنى بن معاذ هشان حدثني أبي عن أبي قال د ة عن ا م بن أبي الجعب بن عن معدان بن أبي ل ح ة ا ل ي ع م ر ي ع ن أبي نجيح ا ل ل س مع ي قال حافرنا م رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصر الطائف قال معاذ سمعت أ ب ي يقول بخصر طائف بخصن طائف كل ذلك فسماف رسول الله, صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ في سبيل الله عز وجل فله درجة الحجم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ ي م ا رجل مسلم أ ع ت ق رجلا مسلما ف إ ن الله عز وجل جاعل لقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام من محرره من النار وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة عظم من عظامها عظما من الله جاعد النقاء عظام فإن كل حدثنا ر ر النار ه ا القيامة من يوم ح عبد الوهاب بن ن ج د ة حدثنا بقية حدثنا صفوان بن ع م ر حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن ا ل ص م أ ن ه قال لعمرو بن ع ب س ة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 حدثنا حفص بن عمر حدثنا ش ع ب ة عن عمرو بن مره عن سالم بن أ ب ي ا ل ج ع د عن شرحبيل بن الصم أ ن ه قال لكعب بن مره أ و مره بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر م ع ن ا م ع ا د إ ل ى قوله و أ ي م ا امرئ أ ع ت ق مسلما و أ ي م ا ا م ر أ ه أ ع ت ق ت امراه مسلما ذ ا ت و أ ي م ا رجل أ ع ت ق ا م ر أ ت ي ن مسلمتين إ ل ا كانتا فكاكه من النار يجبئ مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه قال ابو داود سالم لم يسمع من شرحبيل مات شرحبيل ب ص ف ي ن حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي حبيبه الطائي عن أ ب ي الدرداء قال قال يعتق الله صلى الله الذي الموت الذي إذا حدثنا الله حدثنا حديثنا رسول صلى عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل نفيلي يهدي عند شجع عبد الله بن محمد بن بن وحدثنا نصر بن عاصم حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أ ب ي ه عن جابر رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ق ر أ واتخذوا من مقام إ ب ر ا ه ي م مصلى حدثنا موسى يعني ابن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد عن هشام بن ع ر و ة عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن رجلا قام من الليل ف ق ر أ فرفع ق و ت ه ب ا ل ق ر آ ن فلما أ ص ب ح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كائن من آية أذكرنيها الليلة قتيبة سعيد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا قصيف حدثنا حدثنا الواحد حدثنا من الله فلانا كائن أسقطها كنت بن بن قد عبد حدثنا مقسم مولى ا بن عباس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه ا ل آ ي ة وما كان لنبي أ ن يغل في ق ض ي ف ة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض ن ا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ذ ه ا ف أ ن ز ل الله عز وجل وما كان لي نبي أن لي يغل إلى آخر الآية قال ابو داود يغل م ف ت و ح ة الياء حدثنا محمد بن عيسى حدثنا معتمر قال سمعت أ ب ي قال سمعت أ ن س بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من البخل والهرم حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم عن إ س م ا ع ي ل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن ص ب ر ة عن أ ب ي ه لقيط بن صبره قال كنت وافد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال يعني النبي يعني وسلم لا تحسي بني تحسي ولم يقل لا ت حدثنا ت بل ح محمد بن عيسى حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال لحق المسلمون رجلا المس فقال السلام عليكم فقتلوا تلك الغنيمة فنزلت ولا غنيمة واخذوا تقولوا في عرضا ألقى حديثا الدنيا تلك الغنيمة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا ابن أ ب ي الزينات حدثنا محمد بن سليمان ا ل أ ن ب ر ي حدثنا حجاج بن محمد عن ابن أ ب ي الزينات وهو أ ش ب ع عن أ ب ي ه عن خارجه بن زيد بن ثابت عن أ ب ي ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي ق ر أ غير أ و ل ي الضرر ولم يقل سعيد كان ي ق ر أ حدثنا عثمان بن أ ب ي ش ي ب ة ومحمد بن العلا قالا حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن يزيد عن ابي علي بن يزيد عن الزهري عن أ ن س بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا وكتبت و ا ت م ن ا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين حدثنا ن فضيل ي بن مرزوق عن ع ط ي ة بن سعد العوفي قال ق ر أ ت على عبد الله بن عمر الله الذي خلقكم من فقال من ضعف قراتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قراتها علي فاخذ علي كما اخذت علي حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبيد يعني بن عقيل عن هارون عن عبد الله بن جابر عن ع ق ي د عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا سفيان عن أ س ل م المنقري عن عبد الله عن أ ب ي ه عبد الرحمن بن أ ب ز غ قال قال أ ب ي بن كعب بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا قال أبو داود بالتابع حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا ا ل م غ ي ر ة بن سلمه حدثنا, حدثنا بن المبارك عن الاجلح حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أ ب ز ع عن ع ب ي عن أ ب ي ن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ق ر أ بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوه وخير مما تجمعون حدثنا موسى حدثنا حماد بن أخبرنا اسماعيل موسى ث ا ب ت عن شهر بن حوشب عن أ ث ن ا ء بنت يزيد أ ن ه ا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إ ن ه عمل غير ط ا ل ح حدثنا أ ب و كامل حدثنا عبد العزيز يعني ا بن المختار حدثنا ثابت عن شهر ابن حوشب قال س أ ل ت أ م س ل م ة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ هذه ا ل ا ي ة إ ن ه عمل غير ط ا ل ح فقالت ق ر أ ه ا إ ن ه عمل غير ط ا ل ح قال أ ب و داود ورواه هارون النحوي وموسى بن خلف عن ثابت كما قال عبد العزيز حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى أ خ ب ر ن ا عيسى عن ح م ز ة الزياه عن أ ب ي إ س ح ا ق عبد الناصر ع ن ت ع ي د بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا ب د أ بنفسه وقال ر ح م ة الله علينا وعلى موسى لو صبر ل ر أ ى من صاحبه العجب ولكنه قال ان س أ ل ت ك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني طولها حمسا ح حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو عبد الله العنبري حدثنا اميه بن خالد حدثنا ابو الجاريه العبدي عن شعبه عن ابي إ س ح ا ق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قراها قد بلغت مني وتقالها حدثنا محمد بن مسعود المصيصي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا محمد بن دينار حدثنا سعد بن أ و س عن مصدع أ ب ي يحيى قال سمعت ابن عباس يقول أ ق ر أ ن ي أ ب ي بن كعب كما أ ق ر أ ه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين ح ا ن ئ ة م خ ف ر ء حدثنا يحيى بن الفضل حدثنا وهيب يعني ا بن عمرو النمري أ خ ب ر ن ا هارون أ خ ب ر ن ي أ ب ا ن بن تغلب عن ع ط ي ة ا ل ع و ف ي عن أ ب ي سعيد الخدري أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الرجل من أ ه ل عنديين ليشرف ا على أ ه ل ا ل ج ن ة فتضيء ا ل ج ن ة لوجهه ك أ ن ه ا كوكب دري قال وهكذا جاء الحديث دري مرفوع خ د ا ن لا تثمز و إ ن أ ب ا بكر وعمر لمنهم و أ ن ع م ى حدثنا عثمان بن ابي شيبه وهارون بن عبد الله قالا حدثنا أ ب و س ا م ة حدثني الحسن بن الحكم النفعي حدثنا أ ب و س ب ر ة النفعي عن ف ر و ة بن مسيك الغطيسي قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رجل من القوم يا رسول الله أ خ ب ر ن ا عن سبا ما هو أ ر ض أ م ر أ ه فقال ليس ب أ ر ض و ل م ر أ ه ولكنه رجل ولد ع ش ر ة من العرب فتيامن س ت ة وتشاءم أ ر ب ع ة قال عثمان الغطفاني مكان الغطيفي وقال حدثنا الحسن بن الحكم ا ل ن خ ع ي حدثنا أ ح م د بن عبده و إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م أ ب و معمر من الهدني عن سفيان عن عمر عن ا ك ر م ة قال حدثنا أ ب و ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ س م ا ع ي ل عن أ ب ي ه ر ي ر ة ر و ا ي ة فذكر حديثا و ح ق ق ا ل فذلك و ل ه ت ع ا ل ى حتى إ ذ ا فزع عن قلوبهم حدثنا محمد بن رافع النيسابوري حدثنا إ س ح ا ق بن سليمان غ ا ز ي سمعت أ ب ا جعفر يذكر عن ر ب ي ع بن أ ن س عن أ م س ل م ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ق ر ا ء ة النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبر فرمت وكنت من الكافرين. قال ابو داود هذا مرسل الربيع لم يدرك أ م ة لها حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا هارون بن موسى النحوي عن بدير بن م ي س ر ة عن عبد الله بن شقيق عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال ت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ ه ا فروح وريحان حدثنا أ ح م د بن حنبل و أ ح م د بن عبده قالا حدثنا سفيان عن ع م ر عن عطاء قال ابن حنبل لم أ ف ه م ه جيدا عن صفوان قال ابن عبده بن يعنى عن أ ب ي ه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ي ق ر أ ونادوا يا مالك قال أ ب و داود يعني بلا ت ر خ ي م حدثنا نصر بن علي أ خ ب ر ن ا أ ب و أ ح م د أ خ ب ر ن ا إ س ر ا ئ ي ل عن ابي إ س ح ا ق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال أ غ ر أ ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي أ ن ا الرزاق ذ ا ل ق و ة المتين حدثنا ح ص بن عمر, عمر. حدثنا ش ع ب ة عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ا ل أ س و د عن عبد الله أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي ق ر أ ه ا فهل من مدكر يعني مثقلا قال أ ب و داود م ض م م الميم و ة ف ت و ح ة الدال م ك س و ر ة الكاف حدثنا أ ح م د بن صالح حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الزماري حدثنا سفيان حدثني محمد بن المنكدر عن جابر قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ ايحسب ان ماله اخلادا حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه عن خالد عن ابي قلابه عمن اقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أ ح د ولا يوثق ساقه أ ح د قال أ ب و داود بعضهم أ د خ ل بين خالد و أ ب ي خلابه رجلا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن خالد الحداء عن أ ب ي قلابه قال أ ن ب أ ن ي من أ ق ر أ ه ا ل صلى ل ل ن ب ي ا ه عليه وسلم أقرأه أقرأه أو من من النبي صلى الله عليه وسلم لا ي و م ئ ذ لا يعذب قال أبو جاود قرأ عاصم أبو بن مصرح وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن يزيد قرأ والأعمش جعفر وطلحة مصرح ونافع حدثنا ا ع ابن العلاء و ح م ز ة ا ن بن د ا ل ر ح م ابي ل والحسن ل ا وقتادة ع ر ج ومجاهد و ح م ي د الاعرج ع و ب د ا ل ل ه ابن عباس و ع ب د ا ل ر ح م د بن ا ل ع ذ ب و ل ا ي و ث قال ح د ي ث المرفوع ف ا ن ه ي ع ذ ب ب ا ل ف ا ع ث م ا ن ابن ابي ش ي ب ة ومحمد بن العلاء ان ابن محمد بن أبي عبيدة حدثهم عبيدة ابي قال حدثنا أبي عن ابي الاعمى عن سعد ابي ل العوفين ا ئ ي عطية عن عن سعيد الخدري قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل و م ي ك ا ن ف قال جبرائل ابو وميكائل قال داود قال خلف منذ اربعين س ن ة لم ارفع القلم عن ك ت ا ب ة الحروف ما اعياني شيء ما اعياني ج ب ر ا ئ ل و م ي ك ا ئ ل حدثنا زيد بن اخزم حدثنا بشر يعني ابن عمر حدثنا محمد بن خازم قال ذكر كيف ق ر ا ء ة ج ب ر ا ئ ل و م ي ك ا ئ ل عند الاعمش فحدثنا سعد الأعمش عن عن الاعمش القائل عضية العوفي عن أبي سعيد ابي سيد الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب السور فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميسائيل حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري قال معمر وربما ذكر ابن المسيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين و أ و ل من ق ر أ ه ا مالك يوم الدين مروان قال أ ب و داود هذا أ ص ح من حديث الزهري عن ع ن س والزهري عن